في معالجة مشاكل وليتك تقبل ومشاغلها الموضوع نرجع للاسباب مع تحليلها واللوجو على الحل كل ما يخصكم كل مشاغلكم أطرحوها على 75 49 38 59 معكم أحمد العامري نجيكم في مشاغل نفزاوة كل اثنين من 10 لنص نهار في مشاغل نفزاوة غد وخير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مشاغل نفزاوة مشاغل نفزاوة اليوم اخترنا فيها موضوع قبل ما نبدو في الموضوع استثناء اليوم باش نعود زميلي أحمد إذن موضوعنا اليوم مع الصنداج اللي عمله راديو نفزاوة في الفترة اللي تعدت اللي تنظمه راديو نفزوة حول كان السؤال حول تقييمك لأداء والي الجهة طبعا نحط الموضوع بداية في إطاره هو في إطار محاولة لتطوير العمل الإذاعي ومواكبتنا للطرق الحديثة في التعامل مع الشأن العام والمسؤولين عليه وباعتبار دورنا كخناة اتصال بين المواطن والمسؤول في هذا الإطار عملنا للصندة جذية أو يتنزل للصندة جذية واللي أسفر على نسبة 23.56% بجيد بمجموعة 159 صوت نسبة 9.33% متوسط بمجموعة 63 صوت نسبة 67.11% دون المطلوب بمجموعة 453 صوت ومجموعة الأصوات اللي صوتت على الصنداج كان 675 شخص إذن النجمون نستقبلوا إتصالاتكم مع برهاتف 75 493 859 ومعايا للحديث أكثر على الموضوع معنا السيد والجهة السيد هاشم الحميدي مرحبا بيكسي هاشم مرحبا شكرا ومعنا السيد محمد صدق لكحال عضو الاتحاد الجهوي للشغل المسؤول على الوظيفة العمومية مرحبا بيكسي محمد أهلا وسلم ومعنا سامية جديرة صحفيه ممثلة عن مشروع دعم الشباب مرحبا بيكسي مرحبا بيكسامية مرحبا بيك مبروكا إذن بداية كما حكينا موضوع الحلقة هو تحليل نجم يكون تحليل نوعا ما للصنداج اللي عملت راديو نفزاوة في الفترة الأخيرة بداية سي ما تعليقك على النتائج شكرا على الاستثافة <تصفيق> وليت تحت الفرصة ليمكن التواصل حوله في وقت زمني يمكن دوم ساعتين حول عديد المشاغل للجهة <تصفيق> هو هذا اللي الرصد أو هذا البيان هو يدخل في طارة أو لا حرية التعبير اللي تدبح الثورة ولا تعتبر المكسب الأساسي للثورة واللي تكفل إلى كل مواطن ولكل كل وسيلة إذاعية ولا وسيلة عالمية أن هي على رأيها بطيب الحال وهي ملاه. أنا مثلاً تعلموا فيها فيها المسائل هذه وهي بطيب الحال كل التجارب هذه ما نتوم بروحنا نقبلها بكل معناها ص معناها صدر رحب بطبيعة الحال ولو ونيه وديمة تجارب جديدة على ناقايسها وعلى كنت تصير فيها بعض أخطاء لأنو تعرفوا اللي الرصد هذا ولا استطلاع هذا يحكمه ثوابت معناها علمية إحصائية بطبيعة الحال أنو اختيار العينة ثم أنو علميا أنو ميزمش الشخص يصوت أكثر من مرة وبطبيعة الحال معناها وحنا لما بلغني معناها هذا شكون جا قال لي السيد الوالي هات نعملوا معناها حمله قلت له معناها بلاص باليه من حدش تدخل في الشيا لا خلي بحال المسألة المساله تاخذ مجراها ولو انه معناها في بعض يمكن الولايات ولا بعض انا شفنا معناها يحاولوا انه تصير ثم معناها حملة مضادة ولا حملة كذا أنا بالعكس لاحظتهم انا ما في نسق الواحد ولاني معناها معناها كان هذا ممكن بالعكس يدخل في إطار الباب المفتوح وأنا بدورنا يجب أن نشجعوا المؤسسات الإعلامية الشابة ونخلوا الأصوات معناها بطبيعة الحال ولو أنه إذا يلوم شيء مش معناها على مثل ما بعض التعليقات اللي هي مجانبة ممكن لهم المواصلة الإذاعية هذه على أني ما تحكمتش في هذا أنه ثم بعض تجريح حتى في شخصي وما هذا ما حاولتش نحاولنا ن... السيطرة على قدر المستطاع لأننا أكيد هكا عليش حطيت الإتار متاع الصندرجة هذا يشنوه خطر كانت هذه غايتنا معناها ال... البقية كانت معناها لا نعرف أنا, أنا هذا كان عليش حتى, أنا... حتى أنا في حال ذاتنا هذا كان حتى أنا ما تصلش بالإذاعة وما حاولتش أني معناها ال... نراقب معناها من بعيد وندما يدخل في إتار ال... معناها الروح الرياضية وأنه تنجح معناها أكيد بشي تطور نفسها وأكيد بشي نتصل فيه معناها لنقضه ذاتنا و... وهي زادة أيضا تخلي المسؤول يخدم تحت ضغط إيجابي أنه المسؤول ماذا به ديما يطور من نفسه وأنه ماذا به ديما يغزر أنه ثماري عام يتجاهله ولو أنه معناها توحنا معنا في خلال الحديث أنه بطبيعة الحالة هل أنه هذا ينبع على دراية بصلاحية الوالي والإمكانيات البنديه وإلا هل أن تكون هي مقارنة بين الجهات ولا بين الوضع اللي كان موجود عليه الولاء واللي موجود عليه اليوم هل أني مستند إلى أرقام؟ هل أنا مستند إلى نسبم تعس تلاجعة مداة إلى انفتاح على المجتمع؟ مدني بديت حال وإلا هي هي إيمبرسسيون متع موات اليوم يك لازم يعيش ضيقة ولا يدو يعيش ظروف صعبة اليوم ما اشتغلش ظروفه المادية صعبة دونك بديت حال بالنسبة لي السلطة المركزية والجهوية والمحلية ثم ما أثر دونك أعلى ما حبيش نأثره في هذا هذا وخليناها من باب الـ الـ الـ الـ الـ الروح الرياضيه ومن باب النجاح حتى هذا هذه كانت غيتنا سيسي طلبتي وانا تفاعلوا معي ايجابي بالضبط هذه كانت تغيتنا كي علىش اليوم في الحلقة اليوم باش نحاولوا نحللوا الاسباب النتائج هذه سي محمد الصادق اذا كان عندك تعليق تفضل شكرا بارك الله فيك الملاحظه الأولى بصراحة معناها مهم جدا ان المؤثر الاذاعيه النوار الرائده معناها انها تواكب مشاغل الجيل تحاول تقيم أداة مناعة السرطة الجهوية وغيرها. مهم جدا علاش لأن القضية مش قضية شخص هي قضية بلاد. قضية مناعة مجموعة تخدم. قضية مناعة إنجازات. وقضية مهم جدا أنا نشكركم على ذلك. وطبعاً سيد والي يتعود أنه دائما يسمع الرأي المخالف والنقد المخالف. معناه عادي جدا مع هذا التطوير العمل. وما فمش مسؤول بعد الثورة اللي هو من يرفض الأمر هذا. بالعكس إحنا نشكركم على ذلك. وطبعا مش ساهم ساهمه مسا جيدا إن شاء الله وقد مرأنا كتحد لديه شغول في قبلي معناها بما أتيح لنا تعاملنا مع سيد الوالي كثيفة كثير من ملفات له يعني كثير من الأشياء لجميع يخفى حقك وهو أشياء أيضا ككل عمل بشري لابد أكون أنا واقص لابد يواجه إليها وان شاء الله أنا الأمر يسير على ما يرام إن شاء الله حسب لما تطرح من من قضايا ومن ملفات حبي نعطي أنا أعطي جلوبال موع كل شيء نقول لك لا الصنداج صحيح يعني كما قلت قبل فيه طرق المية ولكن في كل أحوال إحنا بشتعامل مع صنداج من حيث أنه أدت باش نطور به العمل مهو. وتطور بشوي بشويان إن إن يلدرك ال المنتهى لكن مهم جدا مهو. أن يكون للناس لعامة متسكين في زوايا رأي في أداء سلطة الجهة مهم مش جدا هذا يرى مهم جدا للناس كلية أنا في تحلام الصوت للمنظمات للوالي، لغيره الكل هذا ما منا مش كلنا فيه شاء الله على قدرة فعله والتفاعل مهم جدا في الحقيقة ثانية اليوم باعتبار الممثل للشباب <تصفيق> بأتي باري طبعا مثل مشروع دعم الشباب في وليتك بلي بالنسبة للسنداج هو أكيد خطوة باهية كما قال سيد الوالي اللي تخلي ربما مسؤول تحت ضغط إيجابي طبعا زاد من باب حتى حرية التعبير اللي يكفلها طبعا الدستور زاد فقط بما أنه هي نسبة مش بعيدة بارش على بعضها فقط حبيت نسأل لسيد الوالي ولا ربما اللي ما بيش تفضي عليه اليوم الجاعدة مع بعضنا خلينا نسمعها جاعدة اليوم وصاحة للجبلوية كل طبعا كما قال سيد الوالي فما مشكلة ربما امتع صلاحيات ما يعرفاش المواطن يدخليه يحكم ربما بالسلب على أداء الوالي أو أداء المسؤول بصفة عامة هل إنه زاد مشكلة التواصل هذا كل ماذا د بينا اليوم من نحكوا فيه ونطرحوه هذاك يمشي يكون أول سؤال لك سيهشم هاشم برايك قبل ما ندخلوا في تفاصيل وقبل ما ندخلوا في بعض الملفات اللي تهم المواطن واللي أكيد ينتظروا في إجابة عليها تتصور ينجم يكون فما مشكل اتصالي بين المواطن وبين السلطة ينجم يكون مبرر معنا للنتائج شفناها اليوم ولو كانت هي ايشونطيون لا لا هي مش هو مش مشكله اتصالي هو ان الناس تعيش ظروف صعيبه بذبيت الحال بكون عندها نظر معناه نقديه متفاوته باش يكون النقد يكون حاد يكون موضوعي للسلطه لكن اليوم هي مساله احنا نغزل الوالي خاصة في الجهات البعيده كما اليوم قبل لي بعيد على العاصمه 500 كيلومتر دونك معناها للمسؤول للمواطن بسيط ولا المنظمه ولا وكذا بالنسبة للوالي هو يمثل السلطة القانونية، هو يمثل السلطة المركزية، يمثل رئيس جمهورية، ومثل رئيس الحكومة وكل الوزراء. المسؤول بده حسب قواعدنا. بتبينه على حسب القانون. اليوم هذة يا هن بعد الثورة وبعد في الجمهورية الثانية في عديد من المسابقات وخاصةً في الدورية والوليات اللي تاي بشرف سيد رئيس الحكومة والمرة الأخرى كانت بشرف مزدوج بين ورئيس أنه ساد الوليات لهم معناها هما معناها اللي في الواجهة مع المواطن المواطن عنده انتظارات عالية وطبعا تحصل عليهم بعد يعني في البلد شنو الانتظارات حتى من حيث ال الأرقام معناه اليوم عنده انتظارات كبيرة والوالي يطلب لكن ما ما يناله إلا النصيب القليل من هذه ال الانتظارات هذه ومن هذه المشاريع هذه وبالتالي دائما يبقى هو محجوز دائمًا يبقى بطيب الحال مشكلنا يبقى قبل سبق ال ال حتى النواب سد النواب سبق في ذولي في مدة فترة ثمانية وثلاثين كيف كيف ملام متفاوت الواحد لكن دايماً إحنا ما نعرف ورثة دور النواب إحنا نغزو ونصوتنا نائب نائب بيجيب لنا ملا اليوم قبل لي وضع صعيب تنموي في التشغيل في كذا نائب إذا عام معه نص ولا عمي متعقد شلون ده كل يوم كسر مقولوش اللي نائب يتكلم كل يوم ويتصل بالسادة الوزراء وبرئيس حكومة ويكلم في الوالي ويكلم في الإدارة العامة إلى آخره لكن معايا التجاوب يكون إذا كانت تكون تجاوب نسبي ونعرف الإمكانيات اللي بتزداد البلاد محدودة. دهونك معايا السادة النواب مقصري. السيد الوالي مقصري السادة المديري الجايين كيف كيف. إحنا هذا والكبار تأخذ وقت هي. لكن الصلاحيات هذه والامكانيات احنا طلبناها وطلبنا انه تتعز سيد رئيس الحكومه الحق في اخر مناسبه استجاب واليوم رئيس الحكومه بيصدر اعداد نصوص قانونيه بشأنه تولي الأصل انه صلاحيه تكون للوالي والاستثناء الاداره المركزية هذا يطلب وقت أنا بدأوا فيه يشتغلوا عليه عنده 3 أشهر وهذا باش يما كان شاء الله من تطوير جد معناها سريع الى نسق الوحدات المشاريع صلاحيات أكثر للوالي لأنه ساعات نبقى على انظامه ولا كذا نبقاو 6 اشهر باش الاداره عامله تمذينا ونبدا نتبع بالتليفون مش وكذا بشكل مزيان هذه هي من حاجات اللي تعيق المشاريع بالنسبه للمشاريع الخاصه كيف كيف تغيير ولا رخاص البناء وكذا ساعات ملاها مستوجبوا كي نعملوا ملاها التغيير صبغة تمر على عبر عطريق خمس وست وزارات ويكون سنوات ثلاثة وربع تحدث مشروع نجم شغال مئتين وثلاثة مئتين وثلاثة بالتالي ملاها اليوم هي الوضعية إذا نعرف الساعة مدى صلاحيات الوالي والمقارنة تكون تباية الحال تكون مقارنة جغرافية بين الـ الـ الـ الولاد بين بعضها و المغربه مالها كرونولوجيه مالها مع ما ممكن فترات السابقة هاد شنو عملنجزوا الفترات السابقة, السابقة الولاد السابقين وشنو الحجم الاستثمار اليوم شنو حجم الاستثمار نعرفوا احنا من خلال هذايا شنو مالهم كن تقسيم وشنو الادوار وشنو الاضافه ولا لا ندخل في في التفاصيل سي سيشن اول سؤال لدي معنا سمعناه من برشا مواطنين ومتأكدة ان الاغلبيه اللي يسمعوا فينا ينتظروا في اجابه وهو شركة الاستثمار وين وصلت؟ هو سياد الرئيس الحكومة قرر جزوز موسد موصل. موصلوله يشريك البيئة وال والغلاس.مش نجواها بالتفصيل؟ إيه ثم عنا شركة الاستثمار وهي سيكار مع شركة ال التنمية والاستثمار بي بقبل هي اللي فينا يسا... لترصد لها أموال ومعناها وامورها مفروض ان هي معلها واضحه لكن اللي سمعناه ان هو الإشكال في تعيين المدير العام نتاعها لا لا انا توه بسدد قبلنا الملفات وهنا توه بدبيت ولو انه تعيين رئيس مدير عام مش سهل يعني تعيين رئيس مدير عام اليوم فما تجاذبات في الجهه و اليوم التجاذبات هذه ساعات نوصلوا إلى انه ممكن بعض الأحزاب ولا بعض النواب ولا بعض الأطراف تتغش في شركة البيئة صارت معنا صار تعيين ال ال المدير متيحه وما صارش إشكال؟ إيه لأنه على جدنا ثلاثة ولا أربعة وجدنا له بروفيل إديع في في, في في شركة البيئة إنسان مش متسيس وفي نفس الوقت ماله على نفس المسافة من الوعي ومو عنده الكفاء بالنسبة شركة استثمار احنا ثمة دي بروفيل ثمة ثمة موجودنا مش موجودناش لكن كنوجد شخص ثمة اعتراض من بعض الاتلاف السياسية اليوم الولي يتحملها اليوم با نزيد وناخذ مقترحات اخرى اعطى طرفه على اليوم راهو مساله حساسه لكن مش هذا اللي اعطى لنا نجموا في 24 ساعه عيننا اليوم هافي تطاوين اقترحوا عندهم 3 اشهر ولا 4 اشهر يا اسم دا ما بدكش الشاي لانه مربوطه ببيت الحال باجراءات اداريه اخرى صعبه مش مش مربوطه كان فقط بال تاعنا الرئيس المديل العام هي اليوم ثم اعتمادات وقع رصدها بخمسة مليون دينار لكن مش فقط ال ال ال تيارس مدلاع مهنا لنا تو ثلاثة ولا أربعة سير ذاتية ووأحنا نتسنن ونسد النوى بإنشاء الأسبوع هذا يكون معلنا مسجي نهار معنا مسجِي وإنشاء هذا الجمعة ونحاول معنا مسؤولياتهم مسؤولياتهم بتبذحه لأن كل واحد منا بمثل تيار سياسي ولا مالا مذبين يكون الـ الـ الاختراع ال الاسم هذا يكون يفاقه ونطلقه لكن راهو ما هوش مربوط بال بال بتاعين تيارس مدلاع قلنا أنا في تتاويل لأنه مو تم قرار قبلنا نحن ال الاستثمار وعينوا عندهم ثلاثة شهور واحد وزير صناعة معناها الدجاج موجود واحد لكن الشركة ما طلقتش معناها تم اجراءات معقده معقدة نعرفه كل مواسة أربع مؤسسات تسابق. كل مؤسسة عندها وزارة إشراف يجب أن توافق لها. ثم بعد عنها لجنة التأهيل المؤسسات العمومية في, في رئيس الحكومة. أيضا هي يجب أن تصادق على المساهمة هذه. ثم يجب أن ترخيص من ال السيماف معناها هيئة السوق المالية. ثم بعد معناها الرئيس المدير العام هذي اللي بيش يتعين يلزم معناها يقع يعني تعيينه عن طريق يتعدى على الرئيس الحكومة بعد الممثلين متاع المؤسسات. يعني مجموعة من الإجراءات النوع عقدة. مم. مم. مم. لكن عمليا أو تعطينا معنا نحب إجابة واضحة سي هاشم معنا في الأسبوع ذايا يجتمع النواب ويتعين أو يتم اختيار أو على الأقل مناقشة بت الاسم. بت لا بتبعيها لعنة رو لسامي. ما نموجودين بسامي عندما تساول أربعة شهور. حاولوا بتبعي الحال ان شاء الله يتفكون و يعني الآن المسؤوليه مسؤوليه النواب لا هي مش مسؤوليه النواب <تصفيق> انا اقول النواب باعتبارهم مثل حركات سياسيه وكذا لانه النواب كل تصويبنا نقول اقتراحون على بيت ما. و... لكن بطريقه هذه سي هاشمي كان بالشباب اكيد ما باين لنا لكن آه. من بعد زد من بعد وليوا كيما في العمده احنا معنا خدينا وقت وكذا بعد تحملنا مسؤوليه الحق ما ثمش انعكاسات ايجابيه سلبيه حسينا معنا خدينا مسؤوليتنا في وقت كيما في شركه اجدنا 3 و 4 سامي ما حسيناش مش, مش متفاهمين ولينا مشينا اخترنا اسم حاولوا احنا ديما نبجلو أنا خسرنا الشخصيه انا تقديره لا نحاولوا <تصفيق> الاسبوع هذا ولا القادم ماكسيموم انا يعني ان يعني الاسبوع هذا الأسبوع القادم راهو مختاروا نصف الميه ما راهو مش لا لا الاجراءات متوسطه مالت اون باراليل ماشي مش متعطله انا ماشي حاجز في حدث شرك سمحوني شركه البيع شركة شكسمحولي شركه الاستثمار على اليوم لما نحثوا لما نعاينوا السيده اللي اسمها ديلع ولنقتنحوا لانه بعد تعاين لا ومش هذيلو حل الشركة تبدأ تعطي في في القروض مش هذا اللي م مثلا واضح إحنا مسارات مالا ما سر لكن كجدول الزمني ماله ما نجموس نأخد حط على حسب التقريب. هاني قلت لك أنا بالنسبة للمسألة هذه تاع التعيين اللي هي ماله يكون الأسبوع هذا أو الأسبوع القادم مالعكس تقدير إن شاء الله نشوف. بعد تبدأ إجراءات معنا أجيال مفتوحة. إيه لا مش مفتوحة بالبيت الحال أنا حسب القانون شتطلب. ثم معناها لأنه ساعة ولن تكوين تاع المواسم هذه موجود على مستوى جيه كما عملنا في شركة البيئة والغرسات هذا على مستوى مركز في سونترال تالبي ماله والأحداث بالبيت الحال في الصياماف. نوك مالها متكفلة بوزارة <بي> المالية بالنسبة للجرائد مش كمان اللي شاركت بي بيه هنقوم نبيعه نحنا للجرائد تأكيد هي جريات تكوين تكون على مستوى مركز <تكفل> بقينا بالنسبة للتعيين للمدير العام صحيحهم أو أو للجهة الاختيار بتاعو <تكفل> وأنا بطبيعتي دائما من حبش تعسف على الملا هذه مال ال الجهة دي من حب الناس وكذا ساعات نوصل إلى نقطة معناها لقطة ال ال ال كيشون نفق مزدوج. تحملوا مسؤوليتهم بعد. في غضون و... أسبوع ذي. ببيت هذا هو. واضح. حمد. أه... شكرًا بصراحة ونا ال اللي على كل حال إحنا المنطلق هو الصندق بقطع النظر على آلية كاش تعمله إحنا عندنا ذيك في على كل حال المؤسسة الإعلامية بتاعكم. م. أنا إن إن هدنا ال ال قبل ما نفصل تفصيل. أنا روتا نتائج الصنادج ذاية مش عارف أنا تولقيت سبعة معناها قيمينا ذاية والي سيد والي أنا و... معناها دول مطلوب. دول مطلوب. بيه هو قطع النظر هذا صحيح ولا غلط. إحنا كاتحاد شغلة عنا كثير من الأشياء اللي هي تمثل إيجابية في في حق سيد الوالي ما إيش مش نوع طواح يعني من ولا من. لكن يهمني بدنا فما الصنادج النوع ذاية علشت علش سبعة وستين بالمائة من المستجوبين يقولوا الأداء دول مطلوب. أكيد فما أشياء. اللي هي ملموسة واضحه اللي يراها المواطن معناها مش نورمال انا اذا كان اذا كان الاستثمارات شركه الاستثمارات كانت معناها مايش مايش معناها بيد المركزية، معناها الفوق البيئة، قداش لنا باللي قررناه وقداش لنا باللي عملنا المدير العام تاع وقداش لنا باللي باللي انه شركه بترول جات انا شو نصب وكل الشيء السيد ولي يعرف لكن لماذا الى الان ما عملت حد شيء يعني والحمد لله يا رأي حبستنا منها في بالجهاز ويعرف سيد الوالي أنه كانت برشة منا تجد بيت صراعات والفوار و... وتدخل الجهة الكل في فمته قد يكون لا يحمد عقبه إحنا البطه ذاية قطع النظر، يعني عارف أنا أنا مش, مش بقول زي أمس معنا سيد رئيس الحكومة ولا أمس معناها، مش مش مش بشكل ذلك، ن ن نزام منا منا لا لا هو إحنا سؤالنا البطه ذاية اللي يخص الولاية السيد الوالي في ذاته كيفاش يمكن يبقى ملف زي شركه بيئيه لليوم إلى محل الانتظار رغم ان تعطي تواريخ محدده معنا من ال... كم من مره يعني هو يعرف كم من مره تحدد الموعد تعين السيد المدير العام ان الشركات البتروليه معناها قدمت معناها مساهمتها أه ليش اليوم؟ وإحنا توفت عند شغل والله يوميا والله يوميا من الناسك اللي أو يعرف وانا فما جمعية وفما كذا يجو يسلوا من كل ال وينا قل وشوفناه كذاش؟ هذا يا بصراحة ما عناش شافية. <تصفيق> مع الناس إجابة شافية وهذا يا دور السلطة الجيوية وطبعا مع مسدن واب مع مش مال مدني مع الناس كل يزم تضغط لأن اللي كان ضغط ما على المركزية راهي بشبكة الأمور الكل. اغير غير, غير, غير ذات جدوى أكثر من ذلك، أنا زاد نقول يجي مواطن بسيط يتعدى بطريق يجي تعدى بطريق الفجاني هذا يمتع سوق لحد يلقى عميل التراب يكلفها والماء يروش وعارف و... و... أنه مشاعر معطلة الأسباب ما هوش بشون ظل المقاول هو ينظر السلطات الجهويه للتجهيز للكذا وينها كيفاش ترضى الامر ذا موجود هذا الشارع المواطن يرى في اشياء تمسك، مواطن يبدا معها المات تحتضر والله امس بركه مواطن جاء توحتى شوف ما عندها علاقه يعني داري دار يا ودي كيفاش قال راني والله في المحكمه تو ليش قال مشيت للتجهيز مشيت للا للا للا للا للا للا للا للفلاحه ما اعترفت باعتبار جمعيه المائيه الحبيبه امك مشيت للسناد ما قالوا لي هذي بشد نسكي وفي متاهة في عين أنا متاكد لو أنا منها لل الأمر للصوت الجوي كان علمها ولا كان فما كانت اتصار ولا فما كذا ما توصلش لمرهك لكن في كل أحوال المواطن أكل حاجات معيشية الواضحة اللي يراه نس كل ك يراه فيها تأخير ويرافها يوما بعد يوم معناها لل يمشي زي تتبخر أحلامه هذاك ليش أصلا ده جيم نوع ذي هو ما يراش في حاجة أخرى اللي ينجز فيها الصوت الجوي ومستحيل يراه يراه في الحاجات الكبير الجدامة وهذه حاجات واضح شركة البيئة الناس يقول اقرت رئيس الحكومة الولايه الكل المنظمات الناس يقول ألم به وعارفها قديش يشتزم وكل شيء وليلها مدت أشبهها وتواريخ لكن... متتالية كل مرة يتعطى تاريخ آه... وما يتمش إتيزة بضبط فهمها مواطنية زادة يقول لك يا أخوة أنت هو دي شركة استثمارها دي لما تطوين سبقتنا لكن يشبهي كان سبقتنا مش كالة دي لكن يجب لازم... تكون طالما هو شركة بيترون هنا وطالما هو في في رصيد من الجاة هائل لابد لها أن تحاول معها طبعا الدولة في مؤسساتها ووزارة صناعة ومؤسساتها وطبعا إحنا لابد لأنا العقليا بتاع البتاعه ال السلطة في النهاية المقاربة على السلطة ما عش ما أنا مقاربة ما قبل الثور أصبح حتى المسؤول الجهوي في النهاية هو جاي وماري بلاس سويا يطالب يعني رئيس حكومة في النهاية ما ينجم روس في النهاية لو كادري دري نجم يأخذ ما يأخذ مخرة لكن يا أخوي لازم الضغط الضغط ماسكول بابا هاي الولاية بابا السيد الوالي لو عندنا ملفات كل هو هو وداك علاش هناك كثير من الاحيان ندخلوا في كونفرونطاسيون معناها مع مع سدوالي من اجل حاجه تدير لانه لازم الضغط جهوي سواء من واب سواء من من من من من من صوت جوي سواء من منظمات المجتمع المدني خلصنا نشوف سيمو حمد خلصنا نشوف كم كان أو يسمع المواطن إنه هو الإشكال لولاني اللي يعرض شركة بالحجم ذي وبالمردودية ذي المواطن على خاطر ما تمش الاتفاق على اختيار مدير عام يعني طبيعي إنه نشوف من المبروك بالنسبة لل بالنسبة للبيئة المدير العام كما قال لك معناها نعم نعم نعم بنوضحه سيحنا بالنسبة للموسيتة وخذينا كنا ولا ولا عنا معناها حقيقة أن وراء رئيس مدير العام هو مش صحيح شريك البيئة والغيرسات الاقتراح انتهى مدير العام تاعها من شهر أكتوبر 2015 وتم أحداثه وخرجت في رسمي في 12 نوفمبر 2015 وأحداثه هنا في الأبيم تاع تاج بلد والمساهمات تاع الشركات البترولية اللي هي كانت مقربة شكون فيها 10 مليون دينار رأسمال سبونا 400 ألف دينار والأربع مائة دينار كيف سبوها؟ سبو منها مئة دينار مساهمة المسجوي مساهمة المسجيه لما لما لما حالوها في في شهر جان في وستاش حالوا المساهمة المسجوي في شهر وستاش في آخر جان في ألفين وستاش مئة خمسين دينار مساهمة الأخرى كل حاضرة تتطلب الترفيع في الميزانيه على تعرفوا المسجوي لما يساهم في شركات يجب ان تكون مصادقه مشتركه من وزير الماليه بقرار مشترك من وزير الماليه وزير شو محلي ومصادقه مراقب المصاريف العموميه العمومي مصادق قال الا ما تصير قرار مشترك تو سيد وزير شو محلي عنده شهر ونصف صادق تو وزير الماليه الملف عنده وننتظروا في أنه يصح على القرار هذا راه فم اجراءات وبتبيع طلبوا منها أنا أنا يجي مالا تتعده في الدورم تعزجه الدورم تعمي تعدد فيها بالمساتق الترفية وهالذي كل موجود بالوثائق في تطويل الجرائات إحنا لما تكلمنا مع كلنا شو في تطويل ما قبلته الجرائات غلطة تطويل يعني الجرائات الشركة تطويلنا نحل قانونيا أنا لما يجلس فيه بالشخص يعمل إيش كله كي الجمهور يروح وتحل الشركة يعني الجرائات اللي نقوم بها كل ذي ما كمش به مع هذا إحنا كنا كلمنا وسيد الكاتب العام الجهوي للاتحاد الشغل مرفوق بالبعض أعضاء مكتب فيدي قابلو سيد السيد وزير تاقو المناجم أنا كلمت شخصين السيد رئيس حكومه في أكثر من مرة عملنا يمكن في 6 ولا 7 مراسلات السيد وزير تاقو المناجم 3 مرات تكلمتوا في ديجية 3 بجية 8 مرات قلنا له وراه بزنس بلان يقول أنه يلزم على أقل 10 مليون دينار بشي تنطلق الشركات هذه خد سيد الرئيس يقول في زوز مناسبات في زوز مجالس وزار حنا خمس مية الأجور سنوية خمس مليار دوات وبس نتلقز مع الأقل كتر سنتك مليار متعاملات ريال تبع ثي أربعمية وتقول في في تتوين. عملوا أنا نتكلم غلط ثم في في العمل اليوم كيف في العمل عملوا من الناس من من من من, من, من, من مكتب تشغيل شاري بشتوفة الرصيد المالي وفاء برسك تاجير بي دي جي وخذوا كرابا وكراوي مع مقر ويصانس تال بي دي جي وتسعة شاري وكذا وعملوا مكتب دراسات وكذا عملوا المواد معناه وشاريوا ذولي سيارة حتى تراكتور ما نقوش بشي شروه أنا حاضر في, في الندوة اللي الولاد في, في شر أخر أفرين كما اعتقد معناه سيد وزير سيد ويلي تتوين عمل صحيحة فزاع قال سيد رئيس حكومة معناه الفلوت بشتوفة وانا ما تلاقى حتى إيجابي نحن اليوم نحن ندخل فيها مورتاش عباوية ونعملوا معناها الجلسة ونقولوا هنا انطلقت الشرك الشركة, الشركة هذه لم تنطلق لأنه ما فيما يشارسيد متوفر لأنه معنا وزارة الشراف وخاصة لتاب بل بل بل معناها لتاب مش يشمنت مسؤوليتها حبا تشوف المثال اللي هو انه نعتبروه سلبي متاع شركة فساد قفصة انه نستخدم الشريف الداء خايفة من المثال هذي لكن هو هذي قرار من, من رئيس بلغنا. سيدرس حكومة مباشرة عن طريق الديوان المتع أو عن طريق زوج الواحد مكلف بشؤون اجتماعية ولاه مكلف بنفقات الصديه وعنا مراسلات في الغرض عنا فوق من عشر مراسلات وعنا ما لنا ما يثبت والدراسة بنسب لهم في قبل راف وبما لنا بزرو مليم ولحدث في الشركة منافيك بلي ما لنا اليوم حتى وقت يعطونا ال بشيعته خذينا على تقني كوننا وحد بنسبه للشركة الاستثمار ولا إحنا بالنسبة شركة الاستثمار راو إلى حدود شهر مارس وأفرييل ثم هذا المكان يجب ان يكون هناك قادر على المكان تدخل يجب ان المال هناك قادر على المكان الذي يجب ان يكون هناك قادر على المكان الذي يجب ان يكون هناك قادر على المكان الذي يجب ان يكون هناك في 24 المكان أما بدينا فمش حاجة مستعجل نأخذينا وقتنا وبرأنا ما نتولى نخذه حنا نتولى السيدة نواب توجيو ويحضر معنا ونحاول نخرج واسم ما ناقص أسبوع يعني يعني نخرج اليوم إن في شركة البيئة دي كنا بنشيله السؤال هذه شركة البيئة اللي حددنا فمش حتى حاجة جديدة فمش ترى أنا منحب من الناس وبالتالي نحب نكون بصوب واضح أكثر بالوضوح هذا اليوم شركة تضرب ك كي أسبوعين ك ك وفوتير مصطف كان المالية وجينا. بعد ما تقدر عن دينار أربعمائة دينار أربعمائة مليون ما لها إذا كان بشتن تدب بناس ما لها تجيب أربعة تركتورات بالعربي ما ولا زوز تركتورات وثمانية من الناس يخطب ما لها ميش خمسمائة واحد بشيخط ما لها اليوم مش نبدو فاهمي ما لها ما واشي يراه والسيد والي تطاوله والسيد والي ولا كذا. هذه قرارات تم اتخاذ من رئيس الحكومة موقعها متابعتها باعتبار انه تم موسيات وطنية ولا ولا وزارات متحبش تستجيب ولا عندها رؤية مخالفة انا منهم مرة اتكلمني رئيس مدير عمد عيتاب قال يعني انا ضد خطوة تكلم سيدة رئيس حكومة اقبل ميخ القرار مش بعد على كلات حمى السورية وانا انتابعوا في المسألة هذه واكثر من هذا عنا بعض الوزارات يمكنوا لنا في خلافة معهم ولا لتاب برشا من الناس اللي تابوا يعرف علاقتنا باللتاب وبالموسيات البترولية لانا لأن امان مصطفين إلى ليس بشعبوية لكن إلا حق الجهة ولينا كائنا ولينا نحن الناس لكن مع هذا فما مسائل أخرى إيجابية قامت بها المؤسسات البتروليه ويجب نشكرها فما مشاريع كانت معطلة صبوا مليار وست وسبعمائة مليون من 2011 يصبوا فيهم إلى حدود 2011 قمنا بصرف براتيك مول كل عنا حديث دار خدمات بالفوار تم هذايا ثم برنامج مش آخر اللي هو دالخدمات بدوز تم وهذا ما مانا شخصيا وقمنا بشخصيا ب ثم عنا مليون دينار مشا قولوا صغر الفات فهو هذايا فلوس مانا كانت معتلة وماش مانا موجودة في الولاية فما الناس ممكن فقط ملاقات خافوا من انه حبوش انا انطلقنا وخدت مسؤولتنا وتمت المشاريع هذه ثم برنامج مش مسؤولية مجتمعية في 2017-2020 انطلق مليار سنة مليار عام جاوا ونعم اللي راهم لي بعده انطلقت المكتب الدراسات جبه دنا باش نحكوا عليه اكثر اكثر لا انطلقت البرنامج هذايا وحددنا تدخلاتها في 2016 للأمانة على ثم تدخلات بحدود 5 مليون دينار كي تحسب على الاجمالي التدخلات تاع الشركه البتروليه في الجهة شوية صحيح صحيح لكن ما كانش موجود هذا على اليوم وكله يعيم الساحه لكن ودايور عنا نشكر البدر انتهى المجتمع المدني وهذه هي اللي نحب عليها نضغطه لكن في نفس الوقت عنا ما هرجن انتهى للألعاب ببشني معناها يعمل معناها عرض لتدخلنا الشركات البترولية وهذا شيء حبوا معنا اليوم عنا نشكروك وقت اللي يتقدم ولكن نذموك ولا ننقدوك وقت اللي ما تقدمش ولا تقصر وهذه هي العلاقة الجديدة نحب نبدأها بهي كسولات جهوية معناها خلينا نأخذ إيجابة واضحة ومختصرة كسولات جهوية الموجود قلت إنه سيهشم فقط 400 ألف دينار كسولات جهوية بيش تبقوا ترفضوا المبلغ ذايا أو الدفع اللي معناها بش تدفعوا أو تضغطوا للسولات المركزية حتى توفر المبلغ كامل ولا بيش تقبلوا به كبداية إلى حين التحسين احنا شفنا في بلايس اللي بدأوا مانا وبقتها كيكا احنا نحبوا نضغطو لانو احنا الشركة انتظارت الناس ان لو بش تحدثت وليزن فيها 500 مواطن يشتغل من الشباب ومن الولايات الاجتماعية الحارقة احنا نحبوا الشركة تحبت تكون عندها ظروف النجاح من البداية نحبوش المثال فاشل نحبوش تتلقى مناجحة نحبوش تتلقى فاشلة هذا هو معناها من حبوش الشركة تد ما أنا متعثرة ومن بعد ما نبدو نعاني في الإيد. اللي حد ما فمش حاجات واضحة وما فمش حاجات معناها. على كل مستمر أنا مستمرين في, في في في في في معناها. حتى نجوب لللاعبين اللي سمعت إن هو وقت جي رئيس الحكومة اللي انتدابات من شهر فيفري يعني الموضوع. هذا تم القرار في البلاغة رئيس حكومة. خرج في فيفري لكن وإحنا كيف جاء برشا حاضرين معنا. رأوا سيدة رئيس الحكومة قلت له تلفط الوزير الصناعة وقتها كان هو ليه بالطاقة قالوا نحبها في فيفري مش في مارس مش جل وليقبلي لأنه يعرف وسيدة رئيس الحكومة لأنه معناها هي مركزيا تعالج وليست, وليست جهويا نحن لما تكون مسألة بين دينا ما خليوهاش تتعطل ودعونا اكثر معروف علينا أنه الملفات ما تعطلش في قبل معناها خاصة معنا نحن بالعكس كنا مشروع المشروع ب7 مليار ونصف اليوم ما حتى مشروع واحد. لا في في شركة بيئة هذه بالضبط يعني هو كي ذكر السيد والي. حنا بشنا ملكت هذا الشغل الوزير وزير اللي هو ذكر السيد تقدم. هو كانت يعلت الوزارة الطاقة والكذا هو انا مفهم مش بس بلونج من قبلي ماجش ماجش برنامج برنامج واضح. قلنا لا بالعكس يعني الامر هدايا عندنا واحنا مع السفارات الجوية ما نأخذينا منهم منها ال من مصدرنا منها موثوق أنا وأنا بعثه. المهم اللي اللي, اللي اللي كان اللي ال بتاع الوزارة أنه بذرتوا ما ذكر السيد الوالي ان كيف يمكن الشركة تنطلق وتلقى متخث؟ واتفقنا مع مع ذاتها ان بش هي تعمل تنصق ما بين وزاره الفلاحه وزاره الداخليه وزاره التجهيز على اساس المناقصات اذا كان فما مناقصات مستقبليه ان تسهل عبر طبعا عبر عبر السلطه عبر الجوية تسهل باش تعطي مناقصات لشركه لشركه بها تلقى ما تخدم عندها بلان كامل نتاع خدمه تاع وفي نفس الوقت معناها بتكونش صوره سيئه اللي موجود في قسم صوائر ذلك لكن المشكل ان لحد الان لا الوزارة مشيت لقدام ولا منهى الصورات الجهوية أعطتنا إش فهم؟ التوضيح لطانسي دولي تو يعني الأقوى ذلك عليش أنا حبيت نقول رأو ذلك المواطن يبقى السؤال ويبقى دائما الاتهام ليه الظاهر يعني يخرج يخرج رئيس الحكومة يقول رأنتي دابير مش بضبط في, في فيبري يعني المفروض آه, آه هدايا مشكل هدايا مشكل كبير رأه بالنسبة للمواطن لما يرى وزير أول رئيس حكومة يصدر قرار وزير صناعة يقولك لي محنقولناه اللي قاله هنا ال الوزير قاله وسيد وتبقى الأمور ما بين القبائل يعني ذا وين وين بالضبط الأمر ماي ما يعرفش شوف إحنا هذا هي... لازم يتوضع وهم هي... جدًا ال ال هي شوف دا. هي عندنا اللي دارا جهوية متادي وين تنيني الجنوب هي اللي قامت بالدراسة بدو دي إس قامت بإعداد مخطط العمل بزنس <تصفيق> بلان وعملته هذا كصدقني ربي في شهر نوفمبر اللي فات مع دومين وعملنا في الولايه ثلاثة جلسات زوج جلسات تقنيه وجلسه كبيره موسعه معنا فيها الاطراف الكل جلسه تقنيه شكون فيها حضر اداره الجيوي التجهيز ببات حال مع بعض مراس مصاله السيد المدوب الجيوي للتنميه والفلاحيه ومعاه رئيسه اداره الغابات ورئيسه اداره الهندسه الريفيه ثم رؤساء البلديات والكتاب العامين نتاعهم وندينا الإدارة الجهوية للناس ومصالحنا نحن كمزجيوي لأخير. كانت الجلسة فنية ومعنا بتباية الحالة دياز وإدارة العمل لتحديد مكان من العمل. نحن اليوم يقول وزارة التاقة والمناجم ونحبش ندخل في المتابعة. من سيارة كان وضح للمواطنين باعتبار هذه مسألة مهمة. يقولوا عملوا دي لوكال. اليوم إدارة الغابات. فالعام العام كم؟ اتفاقيات يعني؟ اي اتفاقيات إدارة الغابات ما تقدرش تعمل إلا عندها ميتين دينار تدخلات له تأكل طواب الميكانيكية وكل وكذا ميتين دينار هذه ميتين ألف دينار هذه مانا متعيش الشركة حتى عشريه دي كان بالحجم اللي أحكيه هذه ثم بالنسبة لإدارة التجهيز كلك بال إحنا بالنسبة لنا, لنا الأصل في الأمور هي ال المانا والصفقات بدهمش جيه صفقة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 وأحنا زدنا نشوفه وتحب نقيمه هاد نقيمه بسراحة تجربة في جفسة وفي وفي وفي وفي, وفي هل هل في هل هلأ إنه نفعله اليوم ما نحكيه على تفعيل ثمن عمال يخدم من وثمانية وحتى تراكتور ما شلوش على ثمنية للتفعيل ولا اليوم إحنا اليوم إذا كان نحبه يقولوا بلي أنا بس فاعلو تياديزم يبارونا هو ما تجربة تيونا تجربة في بلاي سوور خلنا عليه على وضح هشهم باش نكمل حوارنا لكن مر الفصل لقسيم معنا في مشاغل تحب تبدل لون دارك وتخليها احلى واحلى مع لي كان بشركه قبلي لبيع جميع المواد الحديديه والدهون والصفاسه وفيها زاده ماشين لون. شارع على رقم 75, 494, تفنن لون دارك تفنن لون دارك كي تقصد أقصد دار كبيرة دار تبنات منك وليك أحكي عبر ناقش خذ الكلمة مرحب بيك وين ما كنت نفزا وفهم الدار داركم في معالجة مشاكل وليتك تقبل ومشغلها وما الموضوع نرجع للأسباب مع تحليلها واللوجو على الحل كل ما يخصكم كل ما شغلكم اطرحوها على 75 49 38 59 معكم أحمد العامري نجيكم في مشاغل نتازا كل اثنين من 10 للنص نهار في مشاغل نتازا غد وخير مرأة أخرى في مشاغل النزوة مازلنا معكم في مشاغل النزوة مازلنا معنا سيدة والجهاز سيد شملحميدي وسيد عضو الاتحاد الجهوي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية محمد صادق لك حل ومزت معنا سمير جدير صحفي وممثل عن مشروع دعم الشباب. نذكر بموضوعنا هو في إطار الصنداج اللي عمله راديو النزوة حول أداء الولي الجها واللي كما حكينا كان 23.56% جيد 39.33% متوسط و76.11% دون المطلوب وموضوع حستنا اليوم إطار حصتنا اليوم هو تحليل على 76.1% سوتة الأداء الوالي دون المطلوب في هذا الإطار حبينا نحكي على مجموعة القضايا ومجموعة الملفات اللي أمام المواطن اللي نتصور على أساسها هي أو هي الصورة الواضحة قدام المواطن اللي على أساسها تم تسوية بدون المطلوب يعني محاولة تحليل للنتيجة هذه. سامية آآ نبدو معاك وانتي تمثلي اليوم معانا الشباب وصوت الشباب تفضلي. يعطيك صحة مبروكة فقط حبيت آآ نذكر إلي آآ بصيفتي طبعا آآ عن مشروع دعم شباب وليت قبل اللي طبعا اجتمعنا مع أصدقائنا في برلمان الشباب ومرشة الشباب وكانوا أصدقائنا ذي أدين سويع ومروة العدواني شاركوا في إعداد الفقرة هذه اللي بيشتعون بالشباب وحبوني نطرح برشة أسألة طبعا فوضوني أن نطرح برشة أسألة كانوا أسألها حتى في برلمان الشباب حول الأداء الولي طبعا نعرفوا بلي من جهات خاصة شباب بلي من اللي طبعا الشباب اللي عانوا برشق بالثورة طلع انه ربما يكون فما تغيير فاعل بعد ثورة لكن نشوفه فيه اليوم ما مازالت تحتاج لمرحلة ثانية في نسبة البطالة الاولى من حيث أصحاب الشهاد معطينا العمل مع ارتفاع مستمر في نسبة الفقر غياب تام للشباب على المشاركة في الحياة السياسية وهذا اللي لاحظناه طبعا من خلال عملنا في المشروع في انتخابات 2011 و2014 حضور ضعيف برشق في التظاهرات الشبابية والثقافية وليم الكفاءات الشابه اللي تم تعيينها في 2015 على منصب تقليدي فماش خطه قمت بها بخصوص الشباب خاصا في بدايه توليكم المهمه هذه فماش ربما ملتقى حوار وطني او جهوي عفوا بيناتكم وبين الشباب ما نحبوش يكون زاد مربوط بوقت ساعه ونمشي نسكر على بعضنا وكنت حضرت معانا في منتدى التنمية والأعلام وكنت التقيت بالشباب غادي كيف ماشي خطة بشتكموا بها وقمتوا بها بخصوص الشباب شوف هو ساعة في تعيين ولي شاب هي رسالة ساعة رمزية إلى الشباب تونس أنه معناها الشباب عنده مكانته في هذه الحكومة وحكمات السابقة والحكومات اللي بجي دايما الشباب هو معناها طاقة واللي قادرة أنه قدم الإضافة وأنه الباب دائما مفتوح إلى كل من يسعى إلى أنه يطور من ذاته وأنه يقوم بمجهود في الواقع متواصلين مع كل الحساسيات وكل الأطراف ويعرفوا أنه دائما الباب مفتوح ودائما العديد من, من المنظمات ومجمعيات وحتى الشباب كأفراد ما أنا بتواصل دائما معهم وقمنا بعديد المشرفنا على عديد المبادرات اللي كانت محمودة على غرار أنه في شهر, في شهر مائة قمنا بمبادرة كبيرة كانت من اتحاد شهادات أصحاب شهادات معطنين العمل واللي كان يوم معناها كبير اعتبرناها بمشاركة كبيرة فوق من الأربعمائة وخمسمائة شاب واللي طرحنا فيها كانت زادت بمشاركة عديد المنظمات ما بينها اتحاد الشغل واللي طرحنا فيها مشاغل الشباب وممكن اللي كانوا هما من الإيجابية بما كانوا قدموا بعض الحلول وبعض المبادرات على غرار مثلا الانتصاب للحساب الخاص ودعم المشاريع الخاصة ونحن دائماً ماشينا في هذا فقط بما أن وصلنا للمشاريع الخاصة ودعم الانتصاب للحساب الخاص ونعرفونه طبعاً أهم مشكل للشباب هو التشغيل وخاصة اليوم حسب دراساتنا اللي قمنا بها خاصةً في عدنا فزوة ولا حتى في مشروع دعم الشباب إنه اليوم الشاب مصاب صاب بالأحباط لأنه طبعا نعرفه مشاكل الدولة ومنه فهمش تشغيل وبما في, في في في الفترة هذه ما فهمش زدت تسهيلات من قبل قرع البتيس في في بلي اللي ترفع من سقف الشروط المجحفة اللي ساعات تكون مش موجودة هذه طبعا بشهادة بعض المسؤولين في البنك نفسه علش اليوم البتيس ما تعطيش تسهيلات و وب وبرش شروط مجحفة يواجه صعب صعب الشاب شوف. إذا كان اليوم وخاصة شب الشباب شباب ولادة بليرام مش نحكو على ال شوف أعلى ال بعد ثورة لاحظوا في وانا مختص في هذا لاحظوا في معناها مدى تقديم تمويل المشاريع الخاصة من قبل البنوك الخاصة والعمومية إجمالا هناك عزوف خاصة في تمويل المشاريع اللي تعتبرها البنوك ذات نسبه مخاطره عاليه اللي هي الباحثين الشباب باعتبار ديما باحث شاب فمش تجربه وراه فماش سوق فماش تامل ذاتيه عاليه وبالتالي معناها دائما معناه يستكفوا بتمويل من كل الكبيرة ولا الموظفين في مشاريعهم الخاصه نتاع سيارة ولا نتاع مسكن ولا إلى اخره وبالتالي هذا هذا العزوف هو عزوف على المستوى الوطن شبكه ثم بعض البنوك التي تعمل في مجهود والحق هو يقال كغرار بنك توسي التضامن نحن في شخصين في كبلي نرى أنه يعمل في مجهود على رغم أنه عدد كبير من المشاريع تترفض تترفضها لماذا؟ لأنه ثم سياسة من البنك ماذا هو السياسة؟ ثم مشاريع لا تمولها على غرار المشاريع التجارية مم. بعض مشاريع الخدمات على غرار المشاريع الفلاحية مم. المشاريع اللي بيت حارحتك مولو مشروع ما مولوش البنية ما مولوش الاستمرار الطويلة ما مولوش أيضا المشاريع أنت على الموا المواشي ولا تربية ولا ترمال الفاش دون كثمة بعد المشاريع منا من حيث سياسة البنك مولش. جيها جي جي جي وإيش فيها آخر غير حير الأمازيغ. هو إذا كانت الغاء هذا الكل ربما معاش يبقى بقفهم خيار كبير شباب. لكن زي ما خصوصية فما خصوصية, خصوصية زد آخر الجهة هي الجهة هذه من الجهات الأولى. حيث نسبة للبطالة فما تمييز إيجابي نص عليه نص صحيح. عليه الدستور أنا شوف أنا توا شخصيا ويعرفوا عديد من الموارد يسمعوا فينا ناس معناها عشرات من البيعاثين تبع شخصين من الفهم تاعه. يعرفوا الحق معنا من البنوك كل كل وخاصة البناء البيتياس و... والإدارة العامة البيتياس يمكن أكثر والي يكلم فيه هو والي قبل. معناته تتكلموه حتى بطريقة معنات خاطفة ويقولوا لك معناها المشاريع دي أنا أي إنسان ببفتوههم وندعمهم في بتبعت الحال في ما نقدر لكن اليوم البنوك فش نجموا نخلوهم يمولوا لط من أنواع أخرى تاع المشاريع ولا أكثر من خاطف كيف رافوا في الناس التمويل الذاتي وهذا يعلش إحنا تويزنا أموال إحنا شو أن الأموال يعني إحنا توه برنامج تاع المسؤولية المجتمعية إحنا توه خصصنا مليار وقرب مليار وأربعمية لكتمو ذاتي للبتيس تي اس كونفنسيون تاع مال بي بعد من هنا لكل شهر اوت بعد ما تمضى الاتفاقيه هذه المشاريع هذه كل باش نعطيوها 30% باث اوتوفينونسمون دونك بي تي اس في 100 مع بطبيعه الحال احنا في المدقه التنميه الجهويه هي خذاك الملح اللي توصل 25% وساعة توصل 30% دونك وش يصير بصير أنه تموين معناه بشوي الب... البتيس شو مول شوية بركة 50 من المشروع. <تصفيق> الباقي توفي نقص ما وبلس شو المخاطرة أقل. شو اللي يمشي معاك. البتيس شو نشوف معاه. وهذا ما نشوف أنا البتيس عند زده ما يعني, يعني عند سياسة بنك وعند زده وزارة الشراف تراقبها وتطلب منها بديت الحل مؤشرات ااا جدوى وامتع معنا ربحية وكذا. وبالتالي أحنا المشكلة هذا نعتبره حالينا ويعرف واحنا ثم زدنا على بعض ال المبادرات لخلال اللي هي مهمة على غرار مشروع مشروعي مهم. اللي هو هذا مشروع هام مانا نعتبره هام واللي مانا هم تعال مول من الصندوق الأمم المتحدة ال البنود برنامج الأمم المتحدة المائي وثمة برنامج آخر اللي هو برنامج مو مس المنظمة الأمم المتحدة التنمية الصناعية وهذا هو مشروع هام الذي يموّل عشرة مشاريع في توفيك بلّي خمسة إحداث و توسع و بقيمة ثمانية مليار رضوات <تصفيق> التمويل مئة في مئة، ما عشناش بالبنوك ما عا بدأ بدأ زي زي زي أعطي أعطينا أطي الملفات عمانة كوميتين وعطينا ملفات الله يبربي فقط مش نسأل بم. علش اليوم فما ربما مشكلة متاع كومينيكاسيون بين الإدارة وبين لا وشناتيكم نعطيكم تواصل إيه هلق أقول لا نشوف سمحني اسمحني سيهشة مودرا عنا فاصل إعلان ونرجع نكمل حلقة اليوم ماشي غنيب زوا خدرا الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل أقدم محطة في ولاية كبلي شركة عجيل تونسية 100% إذا تحب تستحفظ على فلوسك وعلى كارتك امشي العجيل عجيل توفر لكم زاد أجود الزيوت التونسية العالمية مع تخفيضات هامة محروقات عجيل ضمان للحريف على خاطر بكل بساطة تستعمل فيها الإدارات العمومية كل شركة عجيل في جاب سكبي الهاتف 75, 490, 258, 94, 22, محروقات عجيل ضمان للحريف نفذه واثمه نفذه واثمه اذاعه شامله حوارات نقل مباشر اخبار استضافات فرهيد طرح كل المواضيع السياسيه الاقتصاديه الاجتماعيه الثقافيه الرياضيه والفنية وغيرها على نفذه واثمه عد الموجة سي <تصفيق> هاشم بالنسبة كنا نحكي قبل الفاصل حول المشروع اللي كنت تحكي عليه لتمويل المشاريع وقونا علش يعني شباب ما سمعوش اخطلو مش يسمعو بيه اليوم يقول لك علش هو, هو شوف هو المشروع تقدم جانا معناها في حدود شهر مارس وطلب انه نعملوا لجنة معناها هي لجنة يوجد يق... لجنه تبعت على مركز الاعمال ولا بي انا مديريه اللي كانت تنوض استثمارات صناعيه و كانت تنوض تنمية فلاحيه إلى مو... ديوانه تنميه الجنوب الاخير ال... <تصفيق> هيك المساند المعروفين على اجتمعنا بيهم في ذات الحال وطلبوا طلبوا منا باش نقرح مشاريع ذات جدوى اعطيناها لهم احنا في ذات الحال المشاريع اللي عنا اللي عندهم عند قدمين الدراسات وتقدموا و تقدموا معنا شواط و عندهم الموافقات نتاع هيك المساندة جهوية منذ سنوات ولمنذ أشهر. تقدمنا أعطينا من قائمة طويلة من مشاريع وهم اختاروا خمسة مشاريع أحداث وخمسة مشاريع توسع. مشاريع توسع بدل بتحال يأخذوا خمسة مشاريع مختلفة في القطاعات والمشكو مشاريع كبيرة بقيمة إجمالية بثمانية مليون دينار. بشروط مبلغ ميسرة برشة وبتبقى نسبة الفائدة وفي حدود يظل ياربع في المية ولا هش هكا وأربع سنوات مهل إلى خيرية ثم مدة الاستدلال عشر سنوات. هذا المشروع هذا. مهم برش لأنه بشي بشي يمكن من أنا نحط مشاريع كبيرة وهذا تشغيلية عالية أنا شون مقيس تشغيلية اللي المشروع مع بعض بيئة الحاجيات الجهة وكذا ولا أولوية الوقت جدية البعث وفي نفس الوقت أنا نحاول نمسوا أكثر من مجال أنا محاولش كلهم يكونوا مركزين في مجال واحد وهذا يانشالا نهاية يوم 22 وعشرين أو أوت ه اليوم بركب باتصال مع المنصة المشروع سينابيد بن جنات اليوم 22 وعشرين بشكون موجودين معنا للي تبحث ولا لمعناها ال معناها الم كونتاكت مع الباعثين وبشيابكوا معنا يواصلوا مع انشاء مش تمام مشاريع أخرى على غيرها البرامج معناها دعم ال الاموال الذاتية لبرامج للبرنامج تدعيم الاستثمار الخاص <محل> اللي تقوم بيه وزارة المالية واللي فيها لجنة كونها لجنة بتبين الحالة شفتنا شخصين على زوجات ليها واللجنة الوطنية جابت منذ حوالي أنا في في وسط رمضان منذ حوالي ثلاثة سبيع أو شهر واختاروا بتبين الحال بعض المشاريع اللي بشي مولوها بنسبة 33% يعني ثلث المشروع بيش يتمول عن طريق الـ الـ الاعتماد الواجب الارجاع وهذا واللي بتبعت الحال بدون فايض وفي أربع سنوات مهال اللي نعك في الجزء متعل لثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة في المئة من المشروع, المشروع وهذا يمكن من أن البنوك تعاون وتبدأ تمول المشاريع وهي عندها معناها تكون معناها متمنة أنه معناها نسبة المخاطرة بيش تكون, تكون خليلة ثم عديد من المشاريع ثم لقائس وراهي ما يشفيك بال في الجمهورية تونسية الكل <تصفيق> الحال عنا نقوم بمجرد شخصي وذاتي ولكن مش كافي هذا هذا يبقى الحال أنا شخصيا طلبت حتى كتابي ومسجل في وثائق معناها تعريسة حكومة أنه طلبنا أنه تكون الدولة التونسية تعطي توفر اعتماد 300 أورا مليون دينار طلبته في الندوة الدورية الولايات وقع معناها أخلب على التباع إن شاء الله وأنه يتوزع وتمول عن طريق البنوك الخاصة ولا العمومية لكن لا يوجد فلوس البنوك العمومية تكون فلوس الدولة وتعطيها باللي كونديسيون متع الدولة للباعثين باعتبار البنوك مشكلة تتمول ومو على الأقل تكون على في يجب أن يجب لي 15 أو 20 مليون دينار اللي نقدر نعطيه بها المول المشاريع الحاسبة ثم ناس مستعدة وجديين وإحنا ندافع عليهم لكن ما له نزما مثل ما إيش معناه تجاوب؟ سهش كسلتة جهوية يعني في في ولاية مع التمييز إيجابي كانت تحكي عليها سامية وفي ولاية نسبة البيطار فيها معناها من أعلى نسب في في الجمهورية كل علش ما فماش على الأقل برنامج دعم تسهيلات معينة تقدم أو تمييز معين يقدم على الأساس هذا يعني أساسا هي من أكثر الولايات اللي للتعاني من من البطاله في في ناحيه التمويل تمويل المشاريع خاصة أنا وللشباب انا والشباب طبعا احنا كنا نقولوا تو احنا راهم فماش معناها, معناها خاصة بولاية ثم بعض المشاريع اللي نتاع منظمات دوليه ولا كذا واللي هما للامانه دائما يركزوا على الجهه الداخليه لكن معناها ما ثمش اليوم باستثناء ممكن البنك الجهات اللي تو ممكن وزارة التنميه استثمار والتنميه الجويه بسدد التفكير فيه بنك الجهات اللي هو ممكن يكون في صيغه من الصيغ اللي كنت تحدث فيها انه يمكن يمشي يمول مباشره عن طريق يعني ان فون ولا رصيد ولا صندوق تتصرف فيه بعض البنوك لكن بالشروط بتاع الدولة فيه امهال فيه كذا وفيه معناها شروط ميسره لفات الباعثين في الجهه الداخليه هذايا بالبيت الحال يلزم التبرير القانوني وفهم قانون ومصادق عليه في مجلس الشعب والان ثم معناها اجراءات ترتيبيه واللي ممكن ممكن ان شاء الله من هنا العام باش فيها ديما باتصال بالحكومه برئاسه الحكومه وعلى اطلاع في هذا لكن انا قلت لك ما نسميش حاجه خصوصيه لي لي باستثناء من الاجراء معنا اتصال عفوا مش نعطيك الكلمة سي محمد معنا اتصال الو اهلا وسهلا مرحبا بك تفضلي اهلا وسهلا مساء الخير مرحبا يعني اسمي لمياء مرحبا بك لي مرحبا أه انا متخرجه عن دي 10 سنوات تقريبا هو اختصاصي ما اختصاصي يلك لي نعمل مشاريع تاع زراعه لا باعتلاحية كن قدمت دوسي أيوة. عنده تقريبا من اول ما تخرج فكرت فكرت مع مجاشرة نحن نعمل مشروع ما خممت نبكع ندق على دولة ونطلب العناد ما رعني إلا انهزل يعطيني قناة الأوراق نهزل ورقة يقول لي ليه يجدي لي ورقة أخرى نهزل ورقة يقول لي ليه هذي خاطئ هذي ايه هذي تعامليه حتى لني الواحد يفشل يقول ليه معادش إش مع المعاد مش لازم أصلا نبقى نبقى شد العطارة ونبقى نطالب الدولة في في, في التشغيل إتفاق كم جنيه اللي نحن مشروع ونخدم فيه أكثر من مئتي 300 معامل خطر مشروع كبير <تصفيق> اللي دارجو اللي نبي نشوف نشكر, نشكر نشيت للبنك المركزي كده لا اصحابي نفس ال الاختصاص بتاعي هذو قروضهم يخدموا في نابل في سوسه في تونس في ديزه في جندوبة جيت قبلي نروح نقول له حي ادخل معانا نقول لا ما ندخلش نحب مشروعي نحل فيه وليدي في, في بلاد نروح نفس الاجراءات مدير البنك يكملك الطريقه تاع السيت و يجي بالورقه بعد باش نوى عندنا مشكل بعطيقه اللي خايفيه البنك هو اذا ما يساعدنا وعاونات احنا اللي المشروع باش يدخل و وعندي حساب بنكي أنت تعطل فيه علاش عليه؟, <تصفيق> عليه مرة اخرى في سوسه سهلة كنا يخ... يعني يعني سؤالك, في في بط... يعني سؤالك على بطء عفوا يعني سؤالك على بطء الإجراءات وبطء الاستجابه تعطيل واستلاب الاجراءات واضح واضح مع واضح كفير واضح, واضح. شكرا واضح شكرا لك شكرا هذا مثال هذه مثال يعني باعته من الباعفين مطولة حكيت على الدراسة القراتية اللي تعتملها. العكس هو بتيس روا بتيس روا يوافق لما فقش في ظرف أسبوعين ثلاثة. لو. ما رأيهم سنة بالضبط شو؟ سرقة بلي لطفنا في نص مهتم الذاتي إيش فيه من تميز جاي في بلي من عفا الشاب غير غيره؟ هو لو صحي. يلا ساعات بلي مشروع امتع <تصفيق> كم من من الشاب ما ليش في النهاية؟ لا لا صحي. ما سيد رئيس سيد رئيس هو الأمانة من قبل بالنسبة للمشاريع تال بتيس ما يطلبوا ما عشرة في المية. تمويل ذاتي كان ثم اعتماد الانطلاق اللي موجود على ذمه ديوان التلميذ الجنوب لكن في جانفي 2016 صدرت الحكومة اقر معناه ان الاعتماد هذا معناه التمويل الذاتي ما عادش يتطلب بالنسبه للخسان خريجه من التعليم العالي بالنسبة للأخرين معناه مش متخرج من التعليم العالي يدرس حاله بحاله يبقى منع اعتماد الانطلاق لكن البنك من حكمة ما تطلب ما ما توفقش على المشروع. أليش؟ <متحدث> تعتبر إنه في مخاطرة. كذا كليش أخترينا نعطيه 30% في المائة تمويلاتي. مش عشرة. ثلاثين في المائة. البنك أقولي متشجع أكثر. ينقص ريسك. <متحدث> دون كذا كليش ثم بعض المشاريع اللي مطلبيها مش. عارف. لكن أنا بحب يثبت أنا ثم إجراءاته وفندق الفرصة هذه. <متحدث> مش ناس فينا. أنا وراو الإجراء سليم. يمشوا المركز الأعمال. مركز الأعمال <متحدث> اللي موجود في طريق جبس. معناها بعد الدرس ثقاب ابن الهيثم. يتصلوا بالموجودين غادي مسؤولين تاع مراكز العمل ثم ان موجود عندهم غير من قبل من في البي تي ثم فورمولير وثم ايتود تتعمل دراسة مشروع صالون لي من تاع البي تي مركز العمل شنو الوثائق اللي يجيبهم غير ما يتصلوا بالبي تي بعد ما يكمل الدراسة ويقلم الوثائق يمشي يصب في البي تي بسبعين ثلاثة جي الموافقة ولا ولا الرفض بالبيت الحال احنا اليوم ندعوهم انه بعد ما يصبوا الموافقة يجيبونا الولايه تونا ندخلوا معها مع القدره العامه هذه اللي كان باش يكون سؤالي في سورة ما معناها تعدت الاجله هذيه وعملوا الاجراءات هذه بالضبط وصار كما كان تاع الطلفله اللي دخلت معناها وطالت المدة شنو هو الاجراء اللي يعملوا وماش طالت المدة انا نعرف بي تي اس بسبعين ثلاثه ما نعرفش هو بالضبط وضعيتها مم. ومشروع زاد بها نعرف بي تي اس في 150000 دينار كفاية مية خمسين ألف دينار بس خدم مية وثلاث مية مش عارف. يمكن هي بب بال. مش عارف. المهم المهم معنا تو أنا عبينه رفعوا الصورة <تصفيق> أنا تو ثم بعض المشاريع وعديد المشاريع ترفض البتياس على غيرها مثلاً مش عطيكم مثال في دوز ثم دوم ما ثم واحد بشيع ملك الملاعب بالمعشب رفض البتياس بتعال طنو مشروع ثاني نجح شوف كلمة راسم تدل على وضغط عليه ولو حتى الساحة جاوب ما على نرى شنو شكرنا كل البنوك مش مشاو بالبي تي اس انا راه مجاوبين معنا ليك انتياج باش تبقى معنا يلزم في كل مشروع هيك يلزم تدخل نسألش شخصي مثالش على ما تقلكش و... انا انا على واحد الشباب يشوف معنا لا انا في لي موش مزيان في ولاد قبل لي وحدة متابعة المشاريع الخاصة وهذا الاستثمار الخاص وموش مزيان وانا من هذ الدور نعتبره دور مع الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص زوج أنا مسؤول عليهم شخصيا بعد ما مولنا السيد هذايا ومولط البي تي اس يدخل 500 دينار في النهار معناه المشروع امتعه وفي ذلك في ستة شهور يخلص. مالنا المشروع في ربي في شهر نوفمبر اللي فات وكذا توه رغم إنه قرض على سبع سنوات. اكتشفت البتياسن وساعات تم مشروعه امتعه خدمت فيه بعد إحنا اللي بعد ثم مردودية لأخري إحنا لأنه القرار مش عند الجهة. أنا برشيلوم على الفرع. الفرع أراه صحيح نجم يكون مكسر لكن راهو ثم كوميتي دو كريدي في تونس هي راهي اللي تقرر مش الفرع اللي هنا معناها زيد نحدد المسؤوليات واضح حسين محمد تفضل عندك كريمه والله هو لحاله معناها الموضوع مهم جدا, جدًا حاله يخص الشباب لكن احنا المنطلق ديما باش ناخذ السورداج بتاعكم خاطر هو إطار في النهاية، النهايه باش نجم نفتحوا ويا خاطر هذه هم نتو اللي تو اللي يعطى صوت سلبي في مخصص بالضبط, بالضبط يهم يهم ينجم يعني. يكون واحد من بعثون الشبان اللي في المشروع ينجم يكون هذا وينجم يكون آخر هذية إيطار طرحنا سي محمد شكرا على التوضيح هذية إيطار طرحنا رفع حلقة اليوم مم. للملفات اللي نتروح فيها تكصح. هي ناس متعرضة للملفات هذه أو قدامها الملفات هذه اللي صوته بالضبط دبلغ. دبلغ. أنا أفم هذا حزمة أخرى من الأشياء اللي تخلي الإنسان يعطي رأي سلبي في أداة سورة الجهة بالضبط سيد الولي أنا مش تعرف الجه لكي تشعر حكاية هذه وقانون الأراضي تقسم الأراضي وكيف يمكن تعمل والنواب كل واحد منشيرها وهكذا يعرف يعني واخذت لنا ساعات سيبوا التنمية ونشدوا على مشكلة مترية الأرض نبقوا جهة كاملة تنهي ثورة ولا <تصفيق> الأصل يعني الصوره الجهوية لازم تكون احرص الناس ماشيين عارفته ومداجهات تكون في هذاك ولكن دش بوضح لك بوضح أن هالمملكة دا يتحل يلزم يلزم الناس القراء ولا الناس الملكيه الملكية هذه الخاصة والعامة وما هي ذلك تتوضح نهائيا لكل الاجيال خلي المشكلة ضاي ماشي <تصفيق> هنا على الأساس لان هذه معضلة وهي سبب معظم المشاكل ما معظم الأشياء الكل حتى بشخف تو ما عندكش في النهاية ما عندكش هورا دي خاصة ناس تساهم في انتاج التمور ما شاء الله وليك مريدونش يعمل القرض الغابتة مريدونش يعمل عليش لانه صحيح. ما عندش فيها كذا بالرغم من انه ملكية تواضحة ما فيش نقاش هذا كله هو بياق والطيئة ايدارية مشكلة كبيرة مشكلة اخرى عايزي دي مشكلة تمور سيد الوادي احنا عم نول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 هو بالنسبة للأراضي الاشتراكية الأراضي الاشتراكية هي من أهم من أكبر المعرضات خاصة وأنه عادة أثار اجتماعية سلبية وخاصة أن عنف كبيرة ومعناها وتجرع عليها بعض عمليات القتل نحن نهار الأربع اللي, اللي فات ومعناها تمت المصادق على قانون جديد على الأراضي ما أنا بنتي دار الأوامر تتبقية متعو وتحلت إن شاء الله نهائيا الوضعية هذه المعرضة هذه فما مثل الحمل يوضحها هنا ثم أنا موجود هنا عندي أكثر من عام عقل شيء ثم يمكن تعرضت للخمستاش يمكن إشكال عقاري هدايا معناها في استعداد الطرفين إلى الحل يجو بحثين المكتب يقولوا الوالي على عاطقنا لكي نحاولوا أن نجلسوا ننديوا للطرف الكل قيس الأراضي يملك الدولة الفلاحة إلى الخير ونقولوا دائرة العقارية اللي عنا في الولاية ونقول لهم سيدي اي وقتاش تعطينا موعد باش نطلعوا المكان ونعمل لكم التقسيم على حسب الاتفاق المشترك ونلقوا الاستعداد التام ونفرحوا نحن نفرحوا قبل مو بعد نهار ونهارين نكلموهم ما يصيرش اتفاق علاش لأنه ثم ضغط شعبي على على المجلس التصرف هذه علاش ميحبوا خاطروا كيفاش ما الاتفاق احنا المعضله الكبيره هي ورثناها من الاستعمار قالوا الحدود انت على الاراضي الاشتراكيه مش بين بذور ما لتنسي مش فيك باللي في كل الولايات المعنية بذي. وهذا الشيء يعطي وقت لي نوصلوا للحد الفاصل باش فيه لا المجموعه الاولى ولا المجموعه الثانيه عنده ما يثبت الملكيه للطرف منطقه سامحني سيهاش مع المقاطعه خاطر نحاولوا لو ماكسيموم الوقت الاشكال اللي معناها معظم الناس على وعي به حيني حاجتنا بالحل أو دور السلطة الجهوية وانتم على رأسها سيهاشا في حل الإشكالة ذاين شوف ما فتنجمش السلطة تعس بالقانون لا م -م. ما تنجم إلا تطبق الاتفاق بين الطرفين لما واحد منهم يرفض السلطة من القانونية نجد معا شيء إلا السلطة المعنوية عليهم نجمعه نجسوا معاه يتفقوا الزوز لما يرجعوا لأهلهم العرش نمر واحد والعرش نمر اثنين أهليهم يرفضوا لأنه ثم لا اتفاقش منها لا تنازل الطرف الأول يمنعوه أهله بالتنازل والطرف الثاني يمنعوه أهله بالتنازل لكن هنا معنا السلطة باش تبقى تتفرج وشفنا اللي صاير على مستوى حاجزة هذه ثغرة قانونية أنا اقترحنا على أنا شخصينا اقترعت سيد وزير ملك التاولة والحق ثم استجابة وساد النواب فسرنا لهم الموضوع هذا وحرصوا عليه ودافوا عليه ونهار الأربع معنا التامة المسادقة من اليوم ستوى ثم لجنة قضائية في مستوى التحدد وتحكم بين الاشكاليات سلطة إدارية ماذا تتعس فرض فرض على ترف على لهذول أخ وترسم الحدود وبالتالي تولي حدود مرسومة واضحة هنا ما كت على أخر. على ترف دون أخ حنا نجم نج على ترف إنه يحوله 10 وأربع وخمسة متر لكن نربحه أنه عشرة وأربع وعشرين واحد من متوش على انتداد إدارة العشر سنوات القادمة والخمسة عشر سنة القادمة هذاك الأساس يعني قانونا تم حلها حلت قانونيا ثغرة مم. هي كبيرة ثغرة ثغرة وكانت تعطي إذا كان مثل صلح ما إذا كنتم يشغل نية من السلح من الطرفين ولا من طرف منهم قانونيا ما نجمعهم لحد شيء واضح واضح معنا حسنة. اتصال ألو أهلا وسهلا مرحبا بك تفضل أهلا وسهلا وليد من البلدين شكون سمحني وليد مرحبا بك يا وليد تفضل عندك دقيقة عارف. يا وليد أختي فهم البرنامج أنت قروض الحسن في المعطبين أيوة التولى سنة للرفض للإيجاب حابوا نعرف لحكي يكساسي معنا أنتم قدمتوا قدمتوا في القروض الحسنة ولحد الآن موصلكم حتى رد موصلكم يعني واحد من جوان من جوان واضح شكرا يا وليد هو هذا برنامج في تار برنامجي للتنمي في عام 2016 يعني سادة المعتمدين قاموا بجلسات محلية واختاروا منتفعي يعني أعطينا مبلغ أنا في عام السابق كانت 19 مليون لكل معتمدية سناعطينا 150 مليون كل معتمديه كل معتمديه من الاقارب ثمانيه وتسع مرات الاعتماد بدبيت الحال الى جانب الفلوس التي ترجع منها من الفون ريفولفين من الفلوس تاع السنوات السابق شبقا بقى؟ احنا القوائم هذه <تصفح> حدوها نبثوله لوزارة التلميذ باش تفتحنا الاعتمادات واحنا الان بصدد تذار فتح الاعتمادات دون ما تفتح الاعتمادات مباشرةً يأخذوا الباندو كوماندو متاح ما فماش جدول زمني يأخذوا محدد العق... نعم جدول زمني محدد والله هذية مش مربوط بالبنج كما من جوان لا لا لا من جوان هذية تمت الموافق عليه من جوان معنا تم قراء الجلسة صار في جوان احنا بعثناها من التاريخ هذا كان الوزاره التنميه ونتصور في وقت قريب ان شاء الله يجاوبونا مشكل المشروع هذا برك عن العديد من المشاريع مرتبطة بها هي فيها مسالك فلاحيه فان راهو في فيها, فيها ملاعب كل المشاريع نتا قيمه 7.1 مليون دينار 7 مليار و ومئة مليون غير برامج التنميه <تصفيق> اللي معناها ننتظروا في فتح الاعتمادات اللي نتصور معناها معشبتها برشا انا ديما بمتابعه معهم على, بمتابع معها على حسب التقريب سي هشام تصور ما شفوتها مع ناس أسبوع أسبوعين يتلقوا للناس اللي يقدموا سلف قروض رودو يتلقوا رودود. بتمش ردود،, ردود يأخذوا الفلوس تها. أنا دوم متاعلة تي مادت نصبوا الم هما بيشيأخذوا عن طريق الجماعات الماوية. <تصفيق> إذا كان هو مش عارف ماله ما تمدي مثلاً بندوز شمالية ثمة جمعية بندوز شمالية تفتح على تي مديات نعمل تحويل نحن من المسجوي إلى الجسم في ترتقافية أم دينها دي مع الجمعية التنموية والفلو حاضر الاسم السيد مع المونتوما بشياخذ ثلاثين دينار تقبل الفلوس مش هتياخذ الشيك متأو يعني أنا... جمعة جماعتين إن شاء الله إن شاء الله أنا طوا أنا بمتابعة أسبوعية مع وزارة التنمية بشحلون لنا الفلوس ومش كلينا نحن على واضح سمو حمد كان أثار نقطة مهمة جداً. إنه هي مخ مشكل أو أزمة التمور اللي صلت اللي سارت في سنة الماضية يمكن أكثر موضوع توترح نفسه في في الجهة هو مجمع المهني المشترك اللي تشوف شوف تفضل تفضل هو منها ما فيش نقاش أنا مشكل كبير ويهم الناس ويمسهم أقصد خاصة على أبابة أباب موسم يعني بضبط. الناس أكيد وليه مخلفات الموسم الماضي الناس كل ترصدها يعني يا الله ما الناس كل فيها فيه متعبة كما كم, كم يقولوا فيها بلغتنا النازوية يعني أنا بشو نقول إيش عملنا؟ قومناش الصابق الموسم السابق لأن فيه كثير من الإشكالات وقد نتعرضوله أشياء بنفس الشكل خصوصاً في الترويج ترويج تمو أصابة كبيرة والترويج شوي والمضاربات وما إلى ذلك الأثر من ذلك حتى الفلاح الفلاح الدعم من حيث الدعم تو ها هو موسم تعطى غلافته ولغلافته دلوقتي يراهم مش مش, مش مش مش شوي الغلاف شغل غابة فيها 10 دقايق بقى حسب يعني ياخذ بربع بق بق معنى مشكل كبير بربع <تصفيق> لا فما معمل بلاستيكنا ولا غيره ولا فما دعم في البلاستيك ولا غيره <تصفيق> الفلاح في جهة نفزاوذية ما عنده حتى دعم دولي، ما فما حتى حاجة نجم ياخذها حتى مع مؤجل مع إنه من حتى أكبر هم... بل... في التصديف من <تصفيق> حتى... البلاد حتى حتى مؤجل يعني ياخذ مثلا الأغلاب في خلص بعد الموسم والله ممكن أما ناس رايبة والله تعاني في نهاية دي أنا نحب كسولة جهوية لكل حال مش وحدة بكل ناس شونا شو سعدادنا سعدادنا الموسم سواء في الترويجه سواء في في في في المعيشة، في, المعيشة، في, المعيشة، في, المعيشة، في المعيشة. ما إلى ذلك هذا مهم جدا منو احنا تو اليوم نحب ونحاجو المسألة هذه ونوانى يتم الناس كله المسألة من أبسط مواطن حتى ال الصناعة حتى صناعة تجارة مرفق جونا غرفة ال ملاها شو اسمه؟ تبريد. لا لا لا اللي بيعه في ناقم شواه تقول لهم مش دخلكم في التمور غيره سيد ولا الناس كذا بكذا أنا أنا كذا ملاها هم الناس كل <تصفيق> لكن اليوم الموضوع زن عالجوه بموضوعي تمور عمنا واللي جن ما خيموا شوفوا الموسم قيموا في خ الموسم وين التمور تبع الكل رغم السامعيه والصادقه قياسيه من حيث الكمية ومن حيث الوقت لكن كانت بعد أزمة عظيمة وبعد ناس نسمع عن ووصلت لا لا. ناس تحتج ووصلت لا. احتجاجات لدرجه ناس ترمي تمتمت في الشارع شوي. يعني لا ما كانتش ما تبغوش تطيق الطريقه ذيك اللي اللي اللي الربح واللي يصور صحيح راه يروجلك ماباحش الفلاح اللي عنده فلوس واللي خزن واللي احتكروا أما الفلاح المباشر لو واحتمره باش يجيه يعني ما ماليش يعني خلينا نعالجو خلينا خلينا نعالجوا على الساعه يوم الاربعاء مبرمجين جلسه نحن في الولايه الجلسه الثانيه اللي قمنا بجلسة في شهر جوان وعنا جلسه يوم الأربعاء لاستعداد لموسم التمور اللي بعد بعد معناها محضرين مورنا وتبدينا تصلوا بالمصدرين وكذا شوف التمور سنا ما فهمش مشكلة. العام اللي فات انا نعتبره فهمش مشكل ثم مشه دو كوميونيكاسيون وانا تكلمت الاسبوع اللي فات كلمني زميلكم سي رفيق في مساله وكذا على الجيد جيد موضوع واحد أما مسألة التمور <تصفيق> رأي مسألة متع اتصاله وتع نفسية متع إذا كانت بيرتربيه الفلاح يفسد الموسم وعم نقول ساهمنا اتصالة سلبية بما فيه ومعنا كوالي قبل وانتم كايدات نفسه وودي حد الفلاحين وودي حد الشغل وناس كل ساهمنا معنا ما نعمل نش فهمين المسألة يعني بدي ما نقول نش ضيانا فلاح وخوفناه في يقول الموصف لعبة متاع عصابي هي موصوق خاص هو سوق واحد معناها حر اليوم الفلاح يلزموا يبيع بصوم اللي حشتوا به دينارين وميتير البرونشي وضمطاج منيه البث صوم مربع بالنسبة للفلاح يعتبر به أقل من المواسم الفات تاع 2013 و2014 لكن يعتبر مو ما معناها صوم مقبول باتبار وفرة الإنتاج وقت اللي نشوفوا ذا 30000 طرنته مخبيه في مخزنة في المخازن المصدر موجب باش من شهر سبتمبر موجب باش منوت من اكتوبر موجب في خير أكتوبر وقت اللي أنا نقولوا راه ما فماش بشيء و اللي بلاص دينا اللي هو السعر الادنى ضغطنا فيها على المصدرين راهو المصدرين طلبوا أسعار أدنى من هكاك عام ناول. ويعرفوا اتحاد الفلاحين وكذا وش عملنا عمناول في طار المجمع المهني المشترك للغلال و كاين جلسات مع وزاره الفلاحه و رئيس الحكومه ضغطنا باش السعر ما يتحش على دينار و 200 شحالو فلاح الفلاحه باعوا بقل خوفا من أنه ما يتباع بكثره يصير ثمه كساد ثم ثم حلقة أخرى إذا مزدمن نقول بصراحة المصدر يعطي بدينارين وميتين وضغطنا على المصدر يقول والله سيد ولنا بدينارين وميتين ثبتنا الجيل المجمع اللي هو ولد عمنا ولد بلادنا وجارنا واخونا وكذا في البلاد وفي الجرسين يجي قبل تسعتاش المية لولد عمو يأخذ لمارج انتاع ثلاث فرنك من تسعتاش المية للمليار دولار وياخذ المية انتاع توزيع الأربع مائة فرنك بات وبلص ميعون ولد عمو أنا جوني مصدرين قالوا لي يا ثم مجمعين قالوا لي عليه سيد ال ياسفلان تقبل بالصوم هذا يا ودي الناس مذبوحة وننزل قسما بالله انا كوالي مثال سالش نقول الناس اللي نبشنو عيهم وندعمهم هو يقولوا لا ما حتي بنستربح مش عم جاي نلقى نلقى نستعمل في الفلاحه وعاملي بعد خدي صوبان دي ما ليه ما معنا بيصورة. ضحيه ضحية ضحيه ديما هو الفلاح شوف لا الفلاح. هي قليل قليل كوميونيكيشن سي, سي هاشم اسني اعطينا مشكلة مشكل عم نول وتعدى اسني شنو الاجراءات اللي تقول بيش تقوم بها السلطه الجهوية لتلافى الإشكال اللي يا. صار سنة الفاتحه احنا اليوم ما مش بعد اذنك سي هاشم تعطينا إذا كان فم آخر مستجدات ولا معلومات على المقر المجمع او المجمع هي احنا بالنسبة للاجراءات سهل برش. إحنا اليوم قيمنا السب. سب بسكون أونتر 20% إيفانساك 25% أقل من عملناه. يعني أقل بعشرين أو خمسة كقيمة ككحجم كمنها كإنتاج. كأنتاج بالتالي ما themes مشكلة. إنتاج تسويق. التصدير عملناه لو 120 ألف طن على السنة الحالية هذه تصدير تاع دمية كنز فات ألف طن. قياسي. العام اللي قبله 100 ألف طن. والطلبات اللي انا عندي ثابته انه يمكن العام الجاي نوصل حتى المئة وثلاثين والمئة 140 الف طن لانه عملناه المغاشينش مهزت صاروا بعضنا بعنا بيع ما له وكانت جوده باهي المصادر اللي باعوا في تورناتا طلبوا في 3000 طن اللي باع 4000 طن طلبوا 5000 طن برك <تصفيق> ما ثم طلبات اضافيه اليوم ما اناش تسويق ومصادر مستعد يبيع بسوم غاليه نعرفوا اللي توزر هاو نقيسوا الموسم تزر يبيعوا قبنا لأن يوم يبيعوا بضبيات حال بال بال بال بال بالغذارة مالها الأسواق أكثر بـ 20 إلى من الكمية إنتشج تحت اللي كان في غابته بعشرين مليون عم نول سناباب اللي يبيع خمسة وعشرين سناباب يعني ثم اتيراد مشجع برشة في الأسعار فقط نشجع وليوم الستوكزرو زيرو نقول كبدنا موسم على ثلاثين ألف تورنات. يعني برسك ربع تصدير مال موجود عند المصدرين أنا مش مزروب يشري اليوم إستوكي ليها زيرو وطلبات أكثر من عمله يعني سنابش يكون من أحسن أسوان في الساعة لكن هاو وش نقول ردوا بنا ردوا بنا نحبه على كتكون ثابتة مع المصدرين لأنه ثلاثين تحت تتصدرها بغير تصدير بغير مصدر فماش دقل اليوم مش نعملوا جلسات ما لها مقابل وكلبت المصدرين لكل مستعدين مش يعملوا معنا جلسات مش بتاعك مش نحكو بأكثر اتنابوا أكثر تفاصيل لسيهاشة معضلة على عن الموقات عنا نشرة الأخبار نعطوا نشرة الأخبار بعد نرجعو نكملوا حلقة اليوم منا ما غنب زاوة تسعين أربعة أثام ابدار داركم في معالجة المشاكل وليتك بالي ومشغلها نطرحوا الموضوع نرجعوا للأسباب مع تحليلها واللوجو على الحل كل ما يخصكم كل ما شغلكم أطرحوها على 75 49 38 59 معكم أحمد العامري نجيكم في مشاغل نتزاوى كل اثنين من العشرة نص نهار في مشاغل نتزاوى غد وخير أهلاً بكم مرة أخرى في مشاغل نفزا ومرحبا بكم ومرحبا بكل من التحق بنا إلا على موجات راديو نفزا وما زال موضوعنا تحليل الصنداج اللي عم راديو نفزا منذ فترة آخره كان يوم ما أمس حول أداء الوالي أو تقييمك لأداء الوالي وكانت النسبة 23.56% جيد 93.30% متوسط و 6711 دون المطلوبة وما زال معنا السيد ولي جهاز السيد الحميدي والسيد محمد الصادق لك على الاتحاد الجهوي الشغل اللي بيقبل لي سيهاشم قبل الفاصل كنا نحكي على المجمع المهني المشترك للتمور السؤال اللي قاعد يدور لحد الآن يعني الناس ما زالت ما قيتش إجابة واضحة لي وهو المكان النهائي للمجمع ثم الإجراءات جديدة اللي بيش أتخذها سولة الجهوية حتى ما سيرش نفس الإشكال السنة, السنة الفارضة عفوا في موسم التمور خلنبدأ بالمجمع المهني ثم نرجع للموسم التمور بالنسبة للمجمع احنا <تصفيق> تم قراره في 26 ديسمبر 2015 مسايدة رس حكومة جاء أشرف على جوز مجالس وزارية واحدة في توزره في كبلي وعلن عليه في في الجهتين <تصفيق> بعد الحال الـ الـ الـ احنا حبثنا أنه يكون المقر في مكان انتاج اللي هو مكان انتاج يكون في توزره <تصفيق> لكبلي ولا اعتبارات موضوعية احنا طلبنا في كبلي باعتبار أني منتقد فيها امتاج أكثر وجودة ممكن أكثر وهي تتوسط ما نطق الإنتاج الآخر إذا كنا اعتبرنا قفصة وجبس اليوم زادا ما نطق إنتاج ولو أنه معناها نسبة قليلة وكذلك نعتبرهم أيضا زادا ما نطق إنتاج هي تعتبر في وسط الـ الـ الحوض هذا التان إنتاج ومعناها طلبنا طلبنا من من رئيس الحكومة ومن وزارة الفلاحة واللي وزارة الفلاخ ذا تمشي أنه كلفة ال أنه المجامع هذه تركيبتها القانونيه يترأسوها المهنه ويداولو عليها موندا موندا مره يشد لو تكام يشد الاتحاد الفلاحي وبالتالي الموندا هذه بشد الاتحاد الفلاحي وزاره الشرف اللي وزارة فلاحه طلبت من اتحاد الفلاحين ينسق بين ممكن مراسل اتحادات الزوز ويتوافقوا بيناتهم صار معنا نقاش كبير وكل واحد متشبث ببعض واعنا كزادة كولات مع سيد النواب سيد النواب الكل الحرسين في الموضوع هذا وأنا نعرف اللي ثم شكوا منهم مقابل حتى سيدة رئيس الحكومة على الموضوع هذا وتحدثنا مع سيدة رئيس الحكومة على الملف هذا إلى حد الآن مثلا ماشي قرار واضح ولكن لكن أعطونا خيار مثلي يا من التفكوا توزروا قبل وإلا ممكن يصيرش في تونس الإداره العامة في تونس وهذا يبقى نائب باه أنا, بقى بقى أنا في قبلي توزر والإدارة العامة في تونس باه هو هو شوف هو نحنا مذبين الطفل لكن زادا ما خلوش ال ال إذا مكون فهم معناها إيجابية إحنا أنا مذبين نسير من نقد الإنتاج ومذبين نصير في قبل إحنا بيت حاش في الصحيح أنا في وقت من الأوقات حتى ما خليناش ممكن بعض الانزلاقات وكذا وشدين الصحيح وما حبيناش ندخله في ماله فيك بل لكن اليوم زادك لحد الآن يعني ما قرار نهائي و لازم نتفق فماش يعني زاد السيد الاتفاق ساعات يعوز يعني لكن فما مقياس موضوعي المقياس المقياس هو الانتاج امام الجوده هو زاد ثما بالنسبة لتوزر يعني مش هذا يقنعني لكن نتحدث شو سمعته؟ أنه توزر يقول قبلك موجود عنا نحن بيرجع، يرجع هذا؟ لكن الواقع كان مختلف أنا اليوم قبل لي ثلاثة ثلاثة ضعاف ثلاثة ضعاف على كل فأنا شدينا صحيح في هذا وما ليش ما, ما, ما, ما لكن اليوم زاد يلزمنا نكون مع لها ما نكونوش زاد متصلبين يلزم ت توزر وقبل لي وأنا اثنان متفقون معنا. كسل ما فهم حتى أوكي أنها تكون في توزر. بالعكس انا انا انا ممكن انا انا انا انا مش انا انا انا منظمات انا كذا انا انا انا انا ما انا انا انا انا لا لا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا صاوس استثناؤ اليوم توكل مثنيه واحدة وما خليناش كل طريقه من الطرق هذه لوعد نحبوش احنا المراديه ذهبنا نندفره مساحه الجيه الى حد الان ما ما تبقى كنا تزيد نشوفوا احنا زاده مع سده نواب ومع كذا نشوفوا شو الطريقة ثاني ماذا بينا يكون الجيد هذا ينفع الجيه وينفع الجيه الانتاج الكل ويكون قريب من المصدر ويكون قريب من المنتج زاد ويكون يقدم الاضافه المره هذه بش يكون في فائده كبيره عليه لانه فما مونطون كبير نتاع مبلغ كبير تاع استثمار اللي هو قريب خمسة مليون دينار اللي هو عائدات التصدير قبل ما كانش على ذمتو أنا طبعا اليوم معليش مثل مركز فني تمور ما فيهش انجازات كبيره وكذا اللي ما عندوش فلوس <تصفيق> يومناه هو اللي نجمي قدم لذلك اللي هو يبدأ عنده فلوس. <تصفيق> <تصفيق> دونك ما زلنا في في في في معناه في نقاش في شيء. ما زد ما يفهمش حاجة رسمية. نجول الإجراءات للسنيسياسي. شوف. إحنا كنا إن باش نعملوا جلسة أولًا لموسم تقييم هو فاعلتنا في الكل. <تصفيق> سافعل المصدرين ومخزنين وفعل فلاعة <تصفيق> وفا ااا درج جوئي المعنية ما أدري بالفلاعة والتجارة, <تصفيق> والتجارة كذا. <تصفيق> حولها لاستعداد الموسم تمور قدم. احنا تكلمنا ذول القبيل على الشيء اسمه النموسي والبلاستيك كذا البلاستيك عم نهوا بربع دينارات الكيلوغرام غرام من سنة بتاتا دينار وستمية نقصنا عشرة في المية منه رغم إنه ممّون زيدوا، علش؟ رغ... توجه العام هو نقصو النقصه... نغليو في ال... في النموسي في البلاستيك ونقصو في النموسي. الفلاحة فمش مقابل فمش كون مش قابل يقولك خوي النموسيه خير من البلاستوس احنا البلاستيك خير من النموسيه هو مرسي لانه مصدر بالتجربه بالامور العلميه يقولك النموسيه تعطي فائده اكثر عنده ثلاث مشاكل في النموسيه كانت العلاج ما شاء الله عملناه إنتاج كبير ولا ولا ولا نموسيه صغيرة سنمشينا في الحجم الكبير كبرنا في الحجم وخلينا نفس السوق معناه وهذا يعتبر معناه ضغط على ال فيه دعم معناه الفلاحة هذا هي شو نجالات دين ناخده فاع. هي معناها الاسعار نفسها الاسعار ما تمش تغييرها اول لحظة اسعار الناموسية والبلاستيك لا البلاستيك نقصنا عشر في المياه كان باربع دينارات الكيلوغرام عمناه والاسناب تغيير نادو استمية ومتوفر معاش فما معناه اشكالية نقص. بتاع لا لا ما فماش مه. والحجم بتاع اللموسية كبر احنا كبرنا مال التاي اكس لارج اللي هي متوفر على نفس السعر والسعر هذا فيه في ضمنيه ثمه دعم فيه بيت الح هذا من جانب الاعداد ثمه كميات متوفره ومالها لازمه الفرع نتاع المجمع وبالنسبه لمالها الهيكليه المهنيه كلها موجوده ش بقى بقى بالنسبه للاسعار احنا بدينا هي شوف هو سوق مفتوح وسوق حر لكن احنا الدوله ما خليوش حر احنا ديما نعملوا السعر البلانشي سال ادنى حدوه ديم سناء بيشنبدو فيه إحنا هذا الأربع بيشكون عرضية بنشحنو لهحدوه أكيد أعلى من عملهول الساعة عمله دينالون ميتين البرانشيه سناء ممكن يكون أكثر ب 20% ولا 25% وعشرين نقص ممكن ولا أكيد لا إحنا أكيد أعلى هذا متأكدين منه أكثر من دينارين وميتين لا أكثر هذا أكيد أما بقديش أنه بعشرين ولا ثلاثة في المية أو خمسة وعشرين في المية بتميت حالة ذي روا مشترك بالمهنة الفلاحة أو مهنة المصدرين نقدم بعضهم وذين هالربا بشنبذوا نبدو في اللي بور بارلي. على أساس من هنا يمكن جميتين كذا نعملوا جلسة في وزارة ال الفلاحة ولا ووو يكون معانا وزارة تجارة وكذا ونعملوا جلسة نية مع المصدرين الكبار ونتفقوا على السعر هذا بشنستبدل معنا تبدل موسم إياه فقد له فلا، واحنا بس نحاول نوعو ال ال فلاها أكثر بيمكن، وملبدوش الموسم تاعنا زاد أكل زاد لا لا ولا ولا وه ما زاد مش خاطر الموسم موتي نغلي ويسر، لأنه المصدر غدوى اليوم يأكل عصا غدوى يلاجح هالي كت العمج، هب علاقة ثابتة وعلاقة دائمة، كما كل العلاقات الموجودة بين المصنع وبين فلاه. في مجال الحليب في مجال اللحوم في مجال الدواجن في مجال الزراعات الطماطم في دميز بكوفه مع علاقة ثابتة وعلاقة غنيون غنيون لا يجب أن يكون هناك علاقة عن طرف ي... واعنا كدولة معادلية لا يجب أن يغلب الطرف الأخرى هناك مشكلة يمكن أن يعرض المصدرين والمخزنين ومشكلة التمويل نحن ذاكي على شنهار الرابعة ونحاول أن نرى إذا كان لدينا مشكلة في التمويل مع البنوك ونحن نجلسة مع السيد وزينا مالية مشكلة التي حصلت في سنة الفارتة لكن راه وشاهدت العبرة بالخوات نحن اليوم قبل أن نقارل الموسم الذي فات عدة راه عموما راه باب سوم معقول وراه صور خير وبرك عمناول راه ال عمناول فما بعض المناطق كمان بعض المناطق في سوق لأحد ولا بعض المناطق في بلدي لمدينة يمكن خاطر التمور فيها كل الوحات القديمة ثم وحات اللي تشردت معنا مؤخر تشردت في ديسمبر ما تشردت في في في في, في أول اللي خلل الدينا لكن عموما الاسعار ثم في بعض الحالات الكاليتي الموند بعد بسوم قليل لكن رأوا الجودة الباهية واللي مصنف سلعة وكذا رأوا عملوا المنال جارو ملا لكن السنة إن شاء الله يكون موسم ببشر بكل خير فقط أولًا سعر بيوصف بسلم اثنين احنا معناه مش نبدون هالأربع في بمور عملية نوع الفلاحة ونعملوا علاقة هذه نرسوها العلاقة الدائمة بين المصدر والمنتج لأن وهذا هو مصيرنا وما لقدرنا اللي دوت يلا تعال نوك المصدر هو شريك موش عدو هل هي العلاقة اللي نحبها ما خليوش زاد يؤثر على الفلاحة. بس بس لكن ما يذغطش اللي يصالح المصادر يعني. وعدي. نحن نحن دور تعديلي كدولة كسلطه عنا دور تعديلي ما نش في الرخو ما نش فيه. مش نخدهو ما نحن نسوي <تصفيق> اتصال اهلا مرحبا بك تفضل. مرحبا حامد بن صالح مشتغل مدر سوق لحد. حامد مرحبا حبيت أشارك من هذا خاصة في سبعة راحة ولا فضل. أنا عنطلق من المرقام 67.11 دون المطلوب 23.50 جيد 9.33 متوسط مه. جملة المستجوبين أو مصوطين 675 أتفضل من جملة المراحضة من المراحضات المراحضة الأولى كنت أتمنى أن أشارك في هذا الستطلاع أكبر عدد ممكن حتى يكون تقييمنا أقرب للموضوعية مه. هو كان مفتوح للجميع فضل. عايش بارك الله ملاحظة ثانية التقييم لابد أن يكون ضمن السياق العام أي ضمن تقييم أداء الحكومة التي في هاشمي هو جزء منها، وقد وسبق وأن أعطى السادة النواب رأيهم بسحب الثقة في هذه الحكومة، <تصفيق> وهذا دليل على تعثر هذه الحكومة، وبين هذين الفشلها، وترك فقيلة التي تورثتها الحكمات المتعاك، <تصفيق> نعود إلى التقييم السيد الوالي، وحتى نكون صريح، كانت انتظارات آليك بيلي كبيرة على إثري تنصيبه على رأس الولاية، ونزلت وذكوا تدخل أختارتاري في اجتماع معه، كان نوب الحرف الواحد، آليك بيلي في حاجة إلى رجل ميداني ملتصق بضمون الناس. وهذا حقيقة سيدي للولي لا ما لم نلمسه منك حقيقة وأنا كناشط في المجتمع المدني اقترحت علي يترات في مركز الحرس الوطني لسبل حد اجتماعان بهالي سجل حد أجبتني لا يمكن لي أن اتي إلا وفي يدي شيء يقدمه لهالي سجل حد وما زلنا إلى يومنا هذا ننتظر هذا الشيء أقبل لي كما لا يفوت لا أحد هي منطقة مهمشة، مشاريع معطلة، بطالة متفشية، مقدرة شرائية متدهورة، مشاكل حدودية بين المناطق، زويه وبشري، وهناك أرسل من الزوية <تصفيق> الجلعة الدوز، الجلعة الجملة، انقطاعات متكررة في الماء، إلى حد, تو... حد الساعة الميقاس، تيارك عربائي، فكر قبري وعروشي متجذر في النسيج الجمعي مس، غير الخيبة حتى النخبة، حتى نكون صرحاء مع السيد الوالي ببعض المحاولات ولا بحث في إيجاد حلول للمشاكل العالكة بسرعة صحيحة لكن ساد. يبقى مم. مجرد وعود وتطمينات لا ترتقي إلى مستوى انتظار أهلي ملي. على سبيل المثال مشكلة زوية بشري تعهد هو شخصيا لحله واليوم بلغنا ثلاثة شهور ولا جديد رغم تدخل على قوة أخرى كانتحاد الشغول وفرع الرابطة وبعض الجمعيات حتى نكون موضوعيين أكثر السيد الوالي بربي لحظة ما هو إلا موظف على رأس إدارة مرفق موظف عمله وعمل الإنسان يصيبه أحياناً ويقتل أحياناً والمسؤولية هي مسؤولية جماعية بالأسف. وذاه س س سحامد سحامد عذراً على الوقت لي باختصار أسرع لو سمحت. بسويل بركة تعال لو سمحت يا أختي. فض. تعال أختي بالتساءل هل ترى في المادة قانوني خاص بالجهات المهمشة أو خصنا نحن من بلي التنزيل جد؟ ماذا جنينا هل قبلي من هذا الاستخاط القانوني وهل تم تفعيل كل القرارات المضطهدة والمجازر الوزاريه حول جاتك قبلي؟ شكرا لك. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. الصحيح شكرا, الصحيح شكرا هو شوف هي شكرا ما مش بالطريقة هذه أنا شوف حنا مواطن لو كي تزورو تمشي تعم زيارة ميدانية مواطن ينتظر في حلول بعاجلة إذا كان طول هذا يهز الثقة اللي بيل مواطن اسمه والمواطن نحن اليوم نحن بدينا عنا ممكن ثلاثة سبيعة ولا في سلسله من الزيارات البدنية علشان لأنه المشاريع تم معناها معناها توصيفها ونعرف الحاجيات تالجيات كل بدون سلنا دولا حتى كيف تم تقلنا إلى ما ومشينا معنا طلبات الناس متقاربة مع ما تم قراره والفلوس الاعتمادات قريب تفتح معنا مقيبل التنمية ولا التعاون الدولي وبقيبل وزارة المالية وكذا نحب الزيارة الميدانية تكون قريبة الى الانجاز لكي تبدأ ثيقة موجودة انا تم مشينا الكلوامل مثلا انا ذولي خمسة شهور التالي هي ان شاء الله بيانتوه المشاريع بسببها من سبوعين اخرين بسبب نفر جاء النجمات كلهم قد وش عملتوا قلت لنا امرأة وجيناكم في اول العام لكن تنفيذ المشاريع يصير في وصل العام في الشهر السبعة شهر الثمانية يبدأ في الإنجاز هذي السيكل متاع تنفيذ المشاريع العمومية هذاك ليس شاشم الحميدي ولا يقبل لي عمله ولا سيد الحبيب السيدة ليس الحكومة عمله هذك المنظومة المالية والقانونية والموجودة عنها كيف المشاريع تنفذ بالمحول هذك عليه شيء أنا اخترت باش نعمل سلسلة متاع الزيارة الميدانية متاعي الوقت هذا في وقت قريب من الإنجاز لأنني نعرف أنا نفسية المواطن كيف يقول لك أخي أراه وعود ما نحبش يستنى ستة شهور وسبع شهور ويفقد الامل كي نجي ها بعد شهر ولا شهر ونص يلقى الانجاز طولي ما ما مزداقي مش زياره نحبوش زياره فارغه وزياره تكون ما عنده حتى معنى لأنه عندنا دور بيداغوجي نحن مع المواطن نرسوا ثقه مهتزه انما نرسو علاقه دقيقه مهتزه وباش تكون في زياره لحد سي هاشم الحال انا كل اللي مادات باش نزوروها سانس اكسبسيون باش يكون عندنا من عشرين زياره باش نكون موجود على مبرمجه الكل مالها تبعا نرسو نكون في زياره يعني انا نرسيت كنا في, يعني يعني. نار كنا في جرسين والاسبوع هذا انا برامج كل اسبوع انا بنا مش بتاع زيارات ما أنا مناش ما ما متهونين في هذا شاء الله زيارات مع حلول طبعا ومع اما فقدت رقم ما نحبش نتكلم برشا على على انا قينا في فيها وعشرين مليون دينار وعشرين مليون دينار سنة كداش برمجنا فلوس سبع وخمسين مليون دينار ثلاثة أضعاف هذا الرقم إذا تدل على حاجة يدل على حرصنا على تنفيذ المشاريع ولن نساعة على أن نفكوا المشاريع موش بالسهل أنا نجيبه ثلاثة أضعاف أو موشي كلام متاع بلاتوات ولا و... كلام متاع كذا واضح ولو أن هذي... الوقت سياسي سأليني سي... سي... ك... ك... ك... كليمة بركة مم. مم. جدناك 12 مشروع معطل ب 7.5 مليون دينار اليوم عندنا صفر مشروع معطل معلنا حتى مشروع معطل في بالي اعلن مانا الكونسومو في لي مشاريع مانا وهذا مش راه خطر ولي قبل هو حارس فقط عنا انتريبون ايكيب تاع مديرين جوين على 7 قد بعد مانا حارس وانا مانا فريق فني في الولاية مانا هذه راه للمشاريع اللي تمت ذكروا لكن سياش مهم ما سؤالي حكي على سوق معروفة المشكلة الكبرى في سجل حدي هي المشكلة الأمنية وقتاش المشكلة دي باش تتحل احنا توا بالنسبة للمشكلة كانت بندوز وفي, وفي سجل حدي احنا دوز صحيح باعتبار على مركز عاود معناها اشتغل احنا بالنسبة للممكننا في سوق الحد وضع مختلف لأنه خمسة واستمرات تحرق المركز نحن كلفنا توسيد محمد نحن من شهر ونصف <تصفيق> في أنه يلوج لأنه منا من الأول كانوا بعض الإتعانات الأمنية غالوا ما نرجوش تهو نحن نتبه حال التنسيق مع السيد وزير الداخلية وكذا ويلزم يرجع الأمن ما فيش حتى كلام ثم استعداد لذلك وحتى شافوا حتى مانا لخير عشبوسوا لحد أنو دوريات كثرت وأنو الحملات معناها موجودة في مقام ظاهرة سلفية ومقام ظاهرة حرفية والإجرام وكذا لكن فما في المقابل سيهشون فما إشكالية معناها فما مواطنين يقولوا العكس نعطيك مثال نعطيك تفهم. مثال اللي هي مثال ال التاكسيات ومحطة أول سوق تنظيم السوق اللي معناها أنه فيه برشة وقفات احتجاجية وكانوا توجهوا حتى للولاية عن موضوع ذاية وبقى المشكلة على ما هو عليه وديمة المبرر خطر من فمش أم شوف احنا قلنا بتباية الحال راهو نقطة ارتكاز تكون موجودة وفرق او ملاها تكون مركز امن موجودة على عين المكان تسهل العمل ملاه العمل امني خد العمل امني حتى يبدأ ينطلق من قبل يا راهو الحال بشكون معناه موشي من نجاعة الكاملة احنا توا محبو نلقو مقر نكرو احنا توا عنا من شهر وننصف وجوب حذائي زادة ممثلي مجتمع مدني بسوق لحد وتوا يسمو في ماذا بينا نوجدو مقر نكرو احنا دي كان نوجدنا مقر معلنا نكرره أنا بعد أسبوع وكلمة من عندي إذا كنا الجينر المقر بعد سبعة أيام ستة أيام يبدأ يرجع المركز الأمني. فمش كون اقتراح المقر البلدي القديم في سوق الحد إحنا ما فهمش حتى إشكالية في ذلك إحنا فقط لا المقر اللي, اللي كان المركز هو أصلاً كان فم المركز غازي أنا. ما يزول لي أذكر لا يلزم يلزم متجيزات كبيرة ويزمو في حدود مية ألف دينار من الواح وأنا ما نشتغل كنيات مالا مادية إحنا ماذا في تار القراء مقر. وإذا كان نلقوا معناها مكررنا في ظرف جودك ستة سبع أيام من نتعاد وينه يرجع الحرس الوطني أه... السيد الوالي هو يحتاج بصراحة متابعة أنا خطر يعني روش حر ونص ولا هو تقاتي علا ذي للأسف فيها دائما موجودة بال لا لا ما كانش قبلنا لا احنا لا, لا, لا, لا, لا لا حتى قبل حتى نقصد حتى, حتى الوالي السابق وحتى القبلة ونجي مش في الهذية يقولوا الكرة دي ما مشكلة لا أنا رجعته المركز الأمن آه رجعته آه مركز آه الأمن آه يشتغل لا قديم <تصفيق> القراءة هذه ديما دي مراهي والله دائما تعرضوا لها دائما لكن شوف. على كل حال أحنا مذبينا أنت بضغطك تحملو مسؤوليتنا لا لأن أنا لما وعد مش مع مدري وعد أنه في أقرب الأوقات في بيتي لما في سوق لحد بالوعتهم بها وينتظروا في النهاية في الأمراضة فقط بالله أنا أكلم يعني بالنسبة اللازم نقول حاجة أنا طول هذا شيء وهذا محمود ومشكور ولازم يكون لكن فما أشياء يعني الجانب هذا آخر مزمش السيدة أن نقلوها لأني التناشو كما أحبه للناس كل فما حاجة موضعية بصراحة على الأقل تحت شغل في التواصل معه السيد الوالي موجود ويوجدين تواصل يعني بالرغم نتعاركه ولكن فما تواصل وفما عاوالنا في ملفات نتعلم معوزين لكن هدايا يعتبر شوي لأن حاجتنا بناس المواطني يرى الحاجة جدا خطرة الحاجة تطلع في بير وما يرهش مم. للأسف يحب يرى حاجات قدامه هذه ضروري سيد روا لي أنا هذا إدار العام حتى الحلقة آه. يعني نوضحه للمستمعين هذه إدار العام ده الحلقة حبينا كنظرة تحليلية لل, لل... لل... للسونداج اللي, اللي عملناه سؤال أخير سي سي هيش به الحلقة وهو يخص مكتب الدراسات مكتب الدراسات كان النائب محمد علي البدوي اثار القضيه هذه خاصة في الجلسه اللي صارت في الولايه وقت سال على وقت على بتاع مكتب الدراسات واللي كانت 500 مليون و 500 مليون هو حكي انه هو في الحاله هذه كفما على لسانه شبهه فساد شوف يعني حوالي 20% من نسبه المساهمه المجتمعية لشركة بترو شوف انا ثما شيء فما شيء هو متعلق بالمونتون غلوبال اللي هو 3 مليون دينار هو البرنامج الثاني نتا المسؤوليه المجتمعيه برنامج لول في 100% منفذ عن طريق الولايه ما استعملنا لا مكتب دراسات ولا خبراء ولا كذا خبراء جهويين ما شاء الله على من الكفاءات ندينا عملنا لجنه محليه فيها لجنة جهويه عفوا فيها المديرين الجهويين المعنيين ولا هيك وصرفناها بزيرو بورسون نتا دراسات وانا من الكفاءات في ذلك ونجحنا فيه بالنسبة للارتاءات الوزارة الشراف خسترن واليتاب و... ارتوانهم في الجزء الثاني كما عملوا في التطوين يعملوا مكتب دراسات احنا المنطقة اللي قبل لكبلي 3 مليون دينار انا كلمت سيد وزير التاقة او كلمت سيد اسم دي العام تعل موساتون سيد ناشتن بيترولية 3 مليون دينار ريب دي مش منها هي بشغطة تاع الفلوس تاع ال... ال... ال... ال... ال... الفلوس مش تصب بالمسجه كيبال قصت له هذه بش تبقى تسير معنا مباشرة من قبل اللي يعني احنا كوي ومسج و كيف يليتلا بنا ما عطوناش الرقم ومنظمة نعرفه قديش ينام يكون مئة مليون ينام يكون خمسمئة مليون ينام يكون مليار ما نعرفوش قداش مانا هي بقى تخمينات من بنا بعض الـ الـ الـ الـ الـ الناس موجودين كي ما يعني الموضوعون خمسمئة مليون ما هيش ما هيش أكيدة <تصفيق> لا،, ما هيش لا لا ما هيش أكيدة وسؤال سألو سيد بكل وضوح السيد نائب وفما بعض منظمات كي ما لا تحج شغل وكما كذا سألو المنظمات س المكتب الدراسات وسألوا زد اللي تاب وشاف وما جابواش معناه محبوش يجاوب مم. وحتى سيد نائب زادقتا كلمني وقال يا رب نعمل سؤال كشيء معناه كتابي للسيد وزير تاقه ومناجم في في المجلس النواب ومعناها ومعناش عادشون بثبت مقال الموضوع ذا، لكن اللي نعرفه إنه مكتب الدراسات دا يخدم على روعه ودا يستوي معناه يتلاق في الواقع، لكن شي اللي ناكد ناكدوه إنه بعد ما ثبتنا مع ال أنه على خلاف حتى ما قالوا السيد نايب محمد علي سي محمد علي بدوي في التدوين المتاعه في فيسبوك قال أنه رأوا بشي اقتطاع من الفلوس لا مش بشي اقتطاع أما حد حد ما يعرف المنطان قداش وطلبناهم ونسلت حتى بصيفة معناها مباش سلم ما ما جاوبوناش سنعرفش عليش <تصفيق> يعني الخامس سمحني سي محمد يعني الخامس مائة مليون ذيه ما هيش من ثلاثة من لا لا لا لن تقتطع عام ثلاثة مليون, مليون دينار هذا دي ثبت مم. مم. هو فما نقطع والمنطان ما, ما هيش ما هيش رسمية خمس ميات مليون مش رسمية وما نعرفوش قديش بلا لا ما نجلس انه ما جاوبوناش هي في مكتب الدراسات في ذاتها يعني حتى هي رفما السؤال مناس الدوالي يعني توحنا لله في الجهة عندما مكتب دراسات عنا مهكذ دراسات خاصة وعنا كده وكان يمكن يكون منصة لني... لأن في النهاية هو ما نعمله مستشار على مستوى مركز أما بالضبط أما الناس اللي سألنا مهكذ دراسات يجونا روما ال اللي... هذا شغل وسأله يعني عضو نسي عضو محمد مش نرفع الأذين ونرجعه نختم حسناً أتفضل رجعنا لكم أمر اخرى في مشاغل نفزاوة وما زلنا مع سيد هاشم الحميدي وما زلنا في موضوعنا لليوم وتحليلنا للصنداج اللي عملها راديو نفزاوة تفضل لسي هاشم ما كنا قصين عليك قبل الفاصل تفضل ونقحنا بالنسبة للمكتبة الدراسية للمكتب إحنا معناه علم بالضبط على المبلغ اللي نومناها المشروع هذاي مش شيء تتصب على المسجاوي مش في معناه مش بشقة معنا حول المبلغ المسجاوي ده بالتالي منا مش نعرفه أما شيء نقدونه في جزء الأول انتهى برنامج مسؤولية مجتمعية اللي قال بوحد في مليون دينار <تصفيق> معناها صرفناها بكامل معناها ما غير حتى مستحقين المكتبة الدراسية إحنا من الكفاءات بذلك كذا توجه انتهى لتاب ومترجمتها وزارة الشرف لهم ذلك وهم حرار ما أنا بيتحال في السرف الأموال متاعهم وتبريرها وهم مطالبين بهم معناها أنا معناه ما أنشح التمثيل في ذلك. وحسين محمد لك رعاك ترقيه تفضل والله بالنسبة للمادة الدراسية هذه أنا وكنت كني مطاعس دوري تو في الفصل الإعلامي. الإشكالية حتى حتى حتى المكاتب الدراسات في النهاية في قبل يعني عندنا مكاتب الدراسات وواني ولا ولا تاب لما عملت معناها ال المنقص عملت اتسشارة ضيقة محدودة جدا حتى أن المكاتب اللي عندنا الكل ما سمعتش فيها وعملت حتى مقاييس تجي على نمط معين وذاك علش يعني من حقه المواطن في بزاوي يكون السؤال الأمر ذي محل شبه وذاك علش مهم مهم جدا على الوزارة طبعا عبر السيد الوالي عبر النواب عبر الكل ان نوضح توضيح كامل يعني عندنا مكاتب دراسات وبطالة وناس حاله وناس كذلك يتخ... واولا أولا معناها وليش علاش ما عمل منصصه هي واضحه يعني هذا يزدر مشكل يعني واضح اذا نواصلوا ما زال عندنا بعض المواضيع في انتظار حض... معنا تحضر الاتصالات عندنا اتصال حاضر الو الو اهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبا بك تفضلي مرحبا زكيه مرحبا بك زكية تفضلي سؤالك والله نحب نحكي مع سيد الوالد تفضلي لا نحب لك أن يعطيني فرصة أن نجمش قابلة في الولايات تفضل مرحبا آه خطر آه مين جيسة تقولوا يا أنت اجتماع يا موعد يا بحاجة واني راجل مريض من نجمش يعني نمشي نطول ولا ن... مرحبا, مرحبا في كل فضل وقت فضل. أنا, أنا يوميا قبل في موعدين بتبيت الحال ساعات تبدأ انسان عنده كما اليوم أنا في في, في, في ضيفة راديو نفزة وببيت الحار اه مرحبا نجيب بحثنا ابتداء من يوم الاربعاء مرحبا بك يا زكي مرحبا شكرا انا لكم لا لا مرحبا في كل وقت انا يوميا نجي ما عندكش تساؤل معنا زكية ما عندكش كانت مرحبا مرحبا بك واضح واضح زكي شكرا جينا مرحبا شكرا مرحبا, مرحبا. مرحبا. مرحبا. مرحبا. مرحبا سيد الوالي سؤال آخر موضوع آخر زاد شغل العبيد برشا خلال الفترة الأخيرة وهو محطة تحلية المياه اللي توقفت مازالت الناس ما استوعبتش أصلا وجودها توقفت هو رأيي تم تشينها في شهر بين شهر ديسمبر وشهر جانفي تباع لأنهم دشوا تباع ثلاثة محطات هو ثم فترة تجريبية اللي هي دوم ست أشهر فترة تجربية هذه بعدها هي دخل مسؤولية الشركة الخاصة وتأخذ منها يعني سيأخذ القبول النهائي تأخذ الشركة الاستغلال والتوزيع المياه المرحلة هذه بتباية الحال فيها تعديلات وصيانة وتعديل منها بتباية التجهيزات وكذا يعني هذه تجربة جديدة عنها في تونس <تصفيق> بتباية الحال في الفترة تجربية ستشهول هذه نقيموا ومبعد يصير معنا تعديل هاك التجهيزات وكذا ذلك الفترة هذه كمتعام كن أسبوعيًا ولا شر ولا ثلاثة أسابيع معنا الفاز ترانز هذه يصير فيها التذبذب بتوزيع المياه وهذا اللي صار معنا اليوم معناها اللي يجيوا بحثانا ديما نفسروله وحتى معناها زاد تنجم وتصدق وحتى الشركة الجهوية شا... معناها الفرع الاقليم تاع الشركة التوزيع واستغلال المياه وما يوضحوا لكم الشيء هذا معناها بمعطى فني يعني مسألة وقتية مثل الحال مسألة وقتية يعني بعض بعض الأيام ولا بعض الأسبوع بشيرجع في استقرار تام التوزيع معناها المياه العذبة المياه يعني المياه بعد حتى نستوضحوا أكثر بعد أيام أو أسبوع قليلة في أخصى تقدير بشيرجع المياه كيما كانت بدبيت وبالنسبه للمياه العذوبه والمياه الحلاوه اللي شافتها الناس واللي استبشرت بها يعني فقط هي مساله وقت بشرى لاهالي نتاع المناطق اللي مازال ما على غير بين ضغط البحاير الكل ومنطقه الجبلية الجنوبيه مه. اللي مازال ما وصلهمش المشروع الان نتاع القسط الثاني اللي هو في حدود 15 مليار مه. هو في جزء في مرحلة الفرز في مرحلة العروض على إعلان طلب العروض إن شاء الله من هنا لأخر العام مش في المشروع هذي بسوالي من الدقة تقبلي الكل بس اثناء منطقة ترجيب مع توك اللي فيها برنامج خصوصي باش تبقى مغطية بالمال صنع للشراعب العديد بقي يتبادر جميع خاصة مع الانقطاع المتواصل للمياه ولا في, الفترة, في الفترة, الفترة هذي معنا اتصال ألو ألو عبد سامة أهلا وسامة مر معنا الاستاذ برجب جمعيه صوت الزاوئه مرحبا بك سيمو تفضل اهلا وسهلا بك ونرحبوا وش... بالسيد الوالي مدينه قبلي والولايه عايشك عايشك بالله عندي سؤال للسيد الوالي فيما يخص نشاط المجتمع المدني في الولايه وخاصه ان نحس أن عدد الجمعيات اللي تنشط في المجتمع المدني عمال يمشي ويزيد لكن ما فماش فاعلية كبيرة وني حضرت البشر المجتمعات في الدول اللي تشجع و... ويعرف نيه دور المجتمع المدني لكن إذا حتى الان ما ريناش من الولاية دعم حقيقي خصوصاً مادي في من هذه الجهة فين أنا أو سؤال تاني دعم معناها دعم ال دعم الولاية لل... دعم للجمعيات او العمل الجمعيتي لن... أكيد أكيد أكيد جداً حتى حضورهم في ال في في المجالس الجهوية يقتصر على الأربعة أو الخمس المنظمات المعروفة والمتداول عليها خطر. وسؤال الثاني هو فيما يخص الشباب. معناه لاحظ أن الشباب نتاماش فلوج جدري. لا ما نعرف جذري يعني نحكي ديما بالأرقام وكذا وكذا وكذا لكن ما سميش حل جذري فعلي قد ما تجوليه وخاصة كمان إحنا نحكي من أول الحصة اللي عندكوا بالسيد دوالي اللي هو شاب وحقيقة مستقبل قدما، مازال ما, ما توليش للطبقة الشبابية خاصة ومرتبطة. واضح شكرا سمواس شكرا. هاي. فاضي هيش مش نعطيك الكلمة بعد. هو لو شوف هو بالنسبة لل. للجمعيات أحنا بالعكس العكس باب مفتوح دائما وحتى في نصي ديما في الساده المعتمدين وهما قائمين بدورهم في مستوى محلي ديما في لقاءات الشريك مع في مجلس محلي للتنميه ولا حتى في الجلسات المحليه يشاركوا الجمعيات المعت... فما حتى جمعية طلبت باني تولي ما تحضر معنا وما ما نديرهاش لازم هي تعرف وتعبر رغبتها في ان تشارك معنا في, في مستوى الدعم و... وبالنسبه لمستوى الدعم راه دينار من هذه القسط اللي موجود كيفما كل بلدية مثلا زادا عندها قسط انتع دعم الجمّيّة اسمها الجمعيات إحنا عن ألف دينار في كل عام نطلبه في ما نطلبوا في تار تعيه بعدد الميزانيات. كان ما نطلبوا زيادة. نذهبين نطلبوا ميتين وثلاث مئة. وصارت الشرافات هناك يخلونا ديما نفس المطعم. إيش نحن منه هذا؟ نحن منه المهرجانات الكوبر. وتنحي منه جماعة الرياضية دعم جماعة الرياضية والودادية نتعلم الولاية وكذا مم. يبقى مبلغ بسيط ما يمكنناش من أننا نتحركوا اليوم ثم بادرات طيبة ثم معناها برامج مهمة واش نعملوا ونتلزوا ولين نشوفوا معناها التبرعات الخاصة شوفوا الحق ثم تجاوب ولو معناها نسبي من بعض التجار بتاع الجهة والرجال العمال متاعها معناها كاين في بعض الحالات يتجاوبوا في بعض الحالات معناها يمولوا هذا الشيء في بعض الحالات من بعد ما يقدروش لان هي في نهايه تبرع لكن انتضاره الناس كبيرة وعندنا ما لا في جهه معناها لما نشوفوا المونطون هذايا كيما البلديات كثم بلديه قبيله بلدي عندها هذاك دينار دينار دعم جمعيات في وقت اللي بلديه سكناتيكم اكزومبل 850 مليون دعم الجمعيات مش نفس الإمكانيات مش نفس الموارد فهمت هذا هذا هو العيق اللي يعيق التمويل لأنه الناس يقول لك الوالي ما همش عاتيني لا هو إحنا ما عندش إمكانية بس أنا ندعم أما السقف معناها للتمويل للالالالتاج معيات السؤال الثاني كان حول الشباب حلول جذرية لمشاكل الشباب اللي هي أهم ما خصا التشغيل هي ولا هي طبعا بالنسبة للحلول الشباب هي تشغيل تشغيل في زوجة أبواب البابلو هو التشغيل المباشر. هو, هو يحكي على دور السلطات الجهوية في حل الأشكال ذي. إيه إحنا سؤال عام. نجيبه بيجيبه خاص. ما ندقق. إحنا ثمة مناظرات. مناظرات الوالد الجها بتبين الحالة إحنا نحاول دائما نعطي الشغلات في عدد الميزانية نحاوله دي ما نطلبه من الإدارة الجوية بستطلب. كما المديرية والتجزئة في العائط، يطلبونها، يطلبوا، مساكين يطلبوا يقول لك مانطلبوا خمسين عون، ستين عون إذا في وثمان وكذا، واستجابة فما, فما أنا أنا حوالي يمكن شغور. م -م. معناها إدارات الجوية والبلديات وكذا كتحسب إذا معناها... الإشكال وين والتعطيل وينه؟ مش تعطيل هو ثمة توجه عام تاع الحكومة معناها حصر الانتدابات وتبقى اقتصار على الأسلاك النظامية وممكن بعض القطاعات كم. صحة وكذا وتشوف بعض المنظرات غير تفتح ولا اسلاك تعليمي الاخير واللي هي منظرات وطنية. ما لم تهماش تستجابة في هذا وهذا ينعرفوه معناها موش جديد ثم أنا بالنسبة قتال خاص اللي تعرفوا معناها في زوج بلير الخاص هو قتال هش وضعيف مم. وحتى بعض المعامل امتى الواحد معامل موسمية امتى التمور إلى خليه وبالنسبة الاستثمار كنا ترقنا له في بداية المعناها المعناه المداخلة معناه فيه صعوبات نحاول نعالجها لكن ديمة فما هذه هي الانتظارات الشباب وبالنسبة المهرجانات وبالنسبة جامعات رياضية وكذا الحق عاملين معها موجود وموجود لكن الانتظارات في التشغيل هي وضع صعيب ونعرفوا الاه أهميته على بالنسبة للشباب. وفما خصوصية لقبلي المفروض خد بالنظر بالنسبة الكبيرة لل. وانا نأمل نأمل إن شاء الله فيها وفما مانا حكومة جديدة إن شاء الله وكذا وانا ما ليش مش نبخله فيها نعطيه هالواقع وانتظارات الجهة, الجهة وإن شاء الله فما. والله في الموضوع ذي بذات يعني هو الأصل مانا تشتريلو يهمنا كتحت شغل بدرجة أولى ونحن وتحت شغل في النهاية عنا بعض إشكاليات بصراحة على أقل أو ملف الحضائر ملف عان. يهم الناس كل لكن نحب نسال سيد والي بالنسبه الحضائر بتاع الولاية يعني الوين وصلنا فيهم على خطر فما قائمه في بالي تبعثت تو مرات معناها كلام للوزارة الأولى فيها 34 حاجه في بالي معناها والرد كل مرة يقولوا لنا باش نردوا ما شيء كيف كيف التجهيز هذا معناها فيها إشكال كبير تو التجهيز معناها عندهم العمال الحضائر وعندهم عمال ولكن الانتدابات قليله جدا وحتى كان فمه ضباط يجي من برا ساعات معناها هو على أساس نعملوا اتفاقيه كما التعليم بالضبط كيما الوزاره التعليم يعني الاتفاقيه تكون على الاقل الجهويه معناها ناخذوا فيها في الصحه ناخذوا فيها في في تجهيز ندخل فيها في العمل التربية أخذا مش واحد بيشيك من من جندوب بيشيك أخذ مثلا عامل في في في التجهيز يعني أكل أكل الاتفاقات هذيك كل تكون جهوية وتصور سيد الوالي علم بها وحرصنا صحيح. أن يكون مع الوزارات يكون فيها حل حل عملي حاجة أخرى زادت لي بالنسبة لهذا لل... عائق هو سابق السيد الوالي ولكن موجود يعني في تحضير القائمات في كل أرشيفة متاعها فيما كثير من المظالم من من الحضار اللي خدموا من 2000-2010 والله العظيم معناها ساعات الواحد يبقى بوش بيماش قادر يتكلم قدامه علاش يعني بيخدموا وعندهم حتى وقتها تثبت بعدهم ناس وعملت ولكن رو فما يعني وهذا نقول لها سيد وليلأسف رو فما في داخل الولاي بيدها فما معناها برقاطية دريع تبحث و معناها صحيحة. عطلتنا في كثير من الأمان الأشياء هذه ولازم معناها على كل حال مستقبلنا نتجوزه هي بالنسبة للتسويم تعال عمل المسترسلين ما قبل الثورة هي رو في الواقع صار <تصفيق> فيها ظلم فاش ظلم خاصة في ثبات ال وهذا ثم بعض الملفات توجد ثم بعض الملفات ما توجدش ثمانية اسمانا معروفين أنا حتى ثم يخدموا في ال في الولاية مانا يقولون يخدموا مانا منذ منذ سنوات وكذلك مالورزما هاك اللي ال ال مانا بتقتل خلاص ولا بتقتل مانا هال بتاع البانتاج وكذلك بتجددش يديه حق الشخص مانا مالورزما اللجنة الوطنية ماتش صلاحية للسيد الولايات في هذا صار في وقت من الأوقات ممكن تلاعب الأرشيف ولا معناها إهمال وما تصورش ثمة سؤنية لكن لكن معناها ثمة إهمال وكذا خلا يكون بعض وثيق مش موجودة عنا حوالي 30 عامل ولا أكثر شوية من اللي منغينا لهم شو معناها الثبات الأقدمية متاعهم في الحال هيدا شنو الإجراء؟ هدايا معناها والحق فرما مجهود من الاتحاد شغل في مستوى مركزي زادا تصلنا زادا بالسيد حفيظ حفيظ من عام وساعد مكلف بالوظيفة العمومية واللي هو في نقاش ومتلاقي دائم مع رئيس الحكومة ووزاره الوظيفة العمومية تحدثنا معاه وحاولنا أن الموضوع هذا معنا أن نجده الحل يقولون لي في رئيس الحكومه وأنه معناه الموضوع هذا تم اثارته في عديد ولايات مش فقط ولايات الكبل وسيقع إيجاد حل على اساس حل معناها عام اليوم معناها نراسل فيهم لانه معظم الناس اللي يجونا تحت شغله كي يجونا زاده بصفه يومية وفيهم اللي تلقى معناها يخدم في, في المسكه الوظيفه نتاع نتاع نتاعي شخصيا فيهم اللي يخدم في, في في, في معنى حاجب يعني الناس تشوفها كل يوم وتتالم الوضعيات لكن مالو رزما مالا يعني ما ثمش حلول ما فهمش ما ثمش نتمنى انه تكون ثم مورونا في 달 الجهويه تحمل ناس كل المسؤوليات الوالي معاه حد شغل معاه اتفاقات مع ال ال الاتفاقيات الدخل لل للالمندوبات الجوية والإدارة الجوية الاتفاقات مع, الاتفاقات الجهوية الجهوية. الاتفاقات مع الـ الـ الوزارات لا هو شو هو هو, فما, هو فما, فما فما فما فما فما موجود مثلا وزير الشباب ورياضة شكور قام موجود أنه ماله ولا على مستوى جوي عمل لجنة دجاء ثم سبقة التربية والصحة وكذا قد نقوم به بقاطة ثم معضلة التجهيز معناها التجهيز معناها, معناها الوحيدة تكلمت أنا شخصيا مع السيد وزير التجهيز معناها وعلى الموضوع هذا حاليا لم ما تكن ماش الانتداب أصلا معناها اليوم يقول لك معناها علاقة لها بالنسبة للإطارات ما نشف نكشوها ده. أما على الأقل بالنسبة للعوان العاديل أو البسطة وكذا فترحنا له تكلمنا فيه حد ثاني بعض الاولاد زاد ترحلوا لنفس الموضوع لانه في الحال خاصه في الجهه الداخليه هذه الفرص اللي موجوده اسمي ترتشاور فيها هو في الحال مع فاز ميراج زاد بعض النصوص الترتيبيه واللي حتى ما عندناش اجابه فيه واضحه <تصفيق> من بكري استنى الاتصال الو الو مرحبا يلا سلام مرحبا بك شكون معنا ألو تفضل اهلا وسهلا محمد الصادق شغل حد مرحبا بك تفضل وبيتكثر. أنا كلامي مواجه للسيد الوالي حبيت نحكي معه في الموضوع معناه نظر بكل الدقة في قطعة أرض بناء في منطقتهم السمعة اللي هي تو مدرسة عددية وعلى ما أظن معنا علمه بالموضوع أنا موكل على أصحاب العقار معناها <تصفيق> الأرض أضيئ في خلال فترة التسعينيات معناها استرلنا حكم المحكمة بات معناها استحقاقي الوزارة التاريخ بحبت تشوف أرض معناها تبني فيها المدرسة عددية كنا تبرعنا معناها بقسط من الأرضية نسبة قدرة كثافة من مية متر مربع، لكن تم تجاوز مساحة المسموح بها. حبة جزيرة الترقيا تعمل طلب جي في العقارضة، عملنا اطلاع في الفترة ذيك، معناها 2003 وثلاثة القضاء معناها فهمت؟ واضح. قمت بالاتصال بالسيد معتمد جهة والوالل ولاية والقسم التجهيز تجهيز المندو المندوب الترقيا، لكن. صراحة موجودش معناها حتى حل معنا معناها عملنا عديد الاجتماعات معناك سواء مع معنا ولا في الولاية لكن حبيت أن يحل يرضي الجميع على على مستوى الجهوي. لكن ااا محمد, محمد طلب السيد الوالي معناه ينظر مليا في الموضوع بكل دقة و... واضح و. شك... وضح شوف. حلقات المسؤولية فيه دبنجيم تكون حل في الموضوع. وضح شكرا شكرا شك محمد من شكرا جزيلا لك. هو هو إذا كانت ثابتة الملكية نجمي معناه يشكي حتى بالمحكمة الإدارة ومحكمة الإدارة تنصف معناه في طار هذه ال ال الانتزاع المسحة العامة ما إذا كانت ثابتة الملكية معناه هو تبرع ما هو حتى انتزاعه لا هو يقول في الجزء اللي هو مش متبرع به يعني نجم يثبت إذا كانت ثابتة لجزء ذاك ما هوش معناها وهذا كبير من مدارية اليوم هذه موضوع ما أنا مجموش أن يكون هناك تراث إنه موضوع عنده أكثر من خمسة ولا أكثر. من 15 عام أو أكثر وبالتالي لا يجب أن توجد حتى سيد المندوب توا منه لا يجب أن من يثبت هذا كان بالقضاء يجب أن يجب أن مثلا القضاء كلمة أخيرة تفضل والله نقطة تمنى ياسر هي مراجعة رخصة تكسيات سيد الوالي يعني عندنا في دوز في في كثير مناطق معناها كثير من الخيان هم شغالين يخدموا معناها بالعشر سنين سايق مراجعاتك الرخص فما ناس تمتعد برخص وما عندهش معناها عندها مرض رزق أخرى عندها كذا أكل مراجعاتها وفي كل مرة معناها مع التنصيق مع السيد الكاتب العام يعدنا أن الملف سرعة متحلولك لحد الآن ا بصراحه نحب منا حاجه واضحه ونخلي للناس اللي حاجه اللي عندها حق ياخذه ويعمل الكرابه نتاعو ويخدم على روحها ويدخل صفه صحيح هو هو هو, هو, هو يجوكم يجونا بهذه الحاله لما يجوا الجول تاع شغل حق وضعيته فيها وضعيه مؤسفة الموضوع ذا كان معنا متروك جانبا احنا ثم ظلم ثم ناس تمد بالخصه تعيش البر ومعنا مدخل اخر احنا كان ثم تمشي قانوني إجرائي عند وزارة النقل غير السيد وزير الحالي هذا سينيس غديرة اللي تصلنا بيه وعملنا جلسة مع السيد النواب وكانت جلسة إيجابية جداً العديد من الحاجات ما استجب يستجاب فيهم منها هذه ولا مكن السيد الوالي من أنه هو يأخذ على عاتقه وأنه يسحب الرخص هذه لأنه كنا نجمو نبعثنا نبعث دجا حتى للسيد وزير السابق وكلمته وما استجابوش في هذا أحنا أعطانا لكن شنو هو السيد النعموه بعد شهرين إذا إذا ما يجيبش ما يثبت إنه هو ملا مقيم ملا مش مقيم البرة ولا كذا بعد شهرين أو ثمانية كمون تسحب الرخص إحنا شهرين نظمه مازلهم بعض الأيام لأنه سيد وزير بعث لنا كان في أبريل ال البوافق هذه والفي خرابري يعني إحنا ملا بالعكس احنا سرعنا والملف كارق نضعنا زرمنا فيه احنا ثم تطهير زي عبرانو تطهير ثم نعطيه نوخس النقصة اللي بشتنقص من عوضها حسب الأولوية بديت حال بالحالات هذه المستعجلة ثم اتفقنا مع المهنة ونشكرهم الناقة اللي اسمها الغرف الغرف كل ونشكرهم اللي عملنا برنامج من 2020 برنامج كبير امتاع ااا معنا إضافته الخاصة جد والجاوبوا معنا الكل بدون استثناء. يعطيه الصحة سيه. وعلى برنامج سنوي بنشنبدو فيه معنا ان شاء الله تلبش شنو مننا الخروج على, على المقتعد ختار الوقت سيد هلا كان أنا عنا برشا مواضيع مازل عنا برشة, برشة تساؤلات الحقيقة لكن الوقت للأسف ما يكفيش بس نكملوها الكل هيك كنا وصلنا نهاية حلقة اليوم المشاغل نفزا ونشكره جزيل الشكر سيد هشام لحميدي والجهة وسيد محمد صادق لك حال عضو الاتحاد الجهوي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية وزميلتنا سمير شدير عن مشروع دعم الشباب اللي كانت معنا نشكركم مع المستمعين على متابعتنا في مشاغل أكيد عنا برش رقاءات أخرى في الانتظار شكراً على المتابعة هذه تحية من مقدمة ومعدة البرنامج مبروك عزوز في الأعداد كذلك محمد مغزاوي فهم البلداوي شكراً على المتابعة في أمان الله